في هذه الساعة مع ما يتعلق بمنهجية طالب العلم وما يسمى كذلك بتأصيل لطالب العلم وكذلك طالب العلم والمنهجية الصحيح ونظر في المنهجية هو نظر في ما يتعلق به العلم الشرعي بمعنى أن العلم الشرعي نشكل له فما سيعقد أنه يصنف فصلاً أنه مطلوب شرعي وأنه عبادة شرعية لكن من العلم معرفة الطريق الموصل إلى العلم أن العلم غاية ونتيجة وكل غاية هو نتيجة لابد لها من, من طريق موصل إلى هذه النتيجة إلى هذه الغاية منهجية هذا نسبة لله منهج المراد به المنهج الطريق المصري لا اله الا الشيخ ولما كانت المنهجيه تختلف باختلاف ال الله تختلف باختلاف الحبوب وتختلف بذلك اختلاف الاعصار ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد ليس الصحيح اليس كل من تكلم في منهجيه في طريق العلم وتخصيص العلم يكون مصيب ليس كل كلام في المنهجيه هو صواب او انه صحيح واصح او صواب واصل انما منهما هو صحيح منهما هو باطل فاسد مردود على على صاحبه ذلك ان العلم الشرعي كان اولا في شريعه الكتاب والسنه كان اولا محفوظا بالصدوق فالله تلقاه الخلق علم عن السل سمع ثم لما وضعه اهل العلم في الصحف كتب وقرر القائل ان العلم لا يقتدم من الصحف ومن اخذ العلم من الصحف سمي عند اهل العلم صحفيا سميان صحفيا وذلك لما قد ينشا من الخطا في الفهم والضلال الذي قد ينبني على النظر في الكتب دون الرجوع الى اهل العلم فوضع هذا العلم في هذه الكتب ثم مفاتيح هذه كتب في صدور العلم بمعنى انه لا بد من النظر في الكتاب والاختصارات والشروح والتعاليق وحواشي المنظومات من التراث لكن على ايدي اهلها على ايدي اهلها بمعنى ان النظر يكون فيه قراءه الكتاب على أهل العلم ف... فنقول المنهجيه منها ما هو صحيحا منها ما هو هو فاسد العلم لما وضع العلم في الصحف ألفوا كتبا عديدا يقول لي عاصم وما اكثر ما ألف في المنهجيه وما تعلق به طلب العلم ما السبب في ذلك سبب ان العلم وضع في الكتب ثم مفاتيحه عند العلماء مفاتيحه عند عند العلماء ما لتمس طريقه لم تكن معروفه عند العلماء السابقين هذا قيد الاحتراز عند العلماء السابقين لم يصل الى بغيته مهما حاول مهما بذل مهما قرأ مهما حفظ لابد ان يكون على طريقه قد سار عليها الاولون والمنهجيه محفوظه وهي موجوده في كتب اهل اهل العلم ونحن نعيش في هذا الزمان مع ما قد يسمى بالصحوه العلميه صحه التعليم ولكنها متخبطة مخلطة كل واحد يسير على منهجية قد يراها هو بنفسه أو قد يكون وضعها من ليس أهلاً لوضع منهجية يسير عليها قلاب العلم ولو كان من أهل علم أو وضعها من ليس من, من أهل علم ولذلك لعلها تسمع أن بعض طلبة العلم يسير على منهجية فلاب والاخر يقول على منهديه الثلاث وهذا حدث لم يكن معروفا عند السالفيين ولذلك بدات تخليط وبدا ضياع الاوقات مما قد يدمي القلب عند كثير من من طلبه العلم فقد نص قديما على ان طالب العلم قد يبذل وقتا عددا سنين قد يصل الى العشره الى ال20 ولا زال مبتدئا في طلب العلم على موجود القديم وما اثره في الحديث هذا الزمن انه قد يغذر من الوقت الكثير والكثير وهو لا زال مبتدئا والعله في ذلك والسبب معروف الواضح المبين انه لم يسرح على الطريقه التي اصلها اهل العلم فاذا كان الامر كذلك صار من الالزام على طالب العلم اذا اراد ان يتعلم ان يعرف كيف يتعلم كما انه اذا امر بالصلاه فاراد ان يؤدي الصلاه وجب عليه ان يعرف ويتعلم كيف يصلي واذا اراد ان يحج ويعتمر وجب عليه ان يتعلم كيف يحج واذا اراد العلم وجب عليه ان يتعلم كيف كيف يتعلم إذن اذا لذا مثلت طلب العلم للصلاه اقامه الصلاه لا بد من علم متقدم بكيفيه اقامه الصلاة. ولذلك نص الفقهاء وغيرهم على ان كل امر في الشرع سواء كان واجبا او مستحبا فهو امر بتعلم تلك العبادات امر بتعلم تلك العبادات فلا نحتاج الى دليل منفصل يدل على انه لا بد ان نتعلم كيف يصلى ولذلك تجد من عنده خلل يا قوم صلوا الله تعالى اقيموا الصلاه دلت على وجوب اقامه الصلاه وقوله صلى الله عليه وسلم صل كما رايتموني اصلي دل على المتابعه هذا خطا كان هو صحيح في النهايه لماذا لان قوله اقيموا الصلاه دل على وجوب تعلم الصلاه وجهه من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو يعني بدليل فدل عليه النص أقيموا هذا فعل أمر المأمور به الصلاة هل يتصور أن يقيم الصلاة دون أن يعلم الصلاة جواب له إذن هذا أمر له بالصلاة وأمر به تعلم الصلاة فذلك العلم مأمور به سواء كان العلم فرض عين أو كان فرض كفاية أو كان منسحبا أو واجه في الواجب ومنذوب في المندوب أيه على طالب العلم أن يعلم كيف كيف يتعلم ولو عرف طلاب العلم كيف يتعلمون لاختصروا على أنفسهم الوقت الاختصار ليس مطلوبا لكن هذا يكون حكما قدريا لا ينظر طالب الى انه يسعى الى اختصار الوقت لا وانما لو سار على ما سار عليه الاولون في خلق الهدوء قد يجلس عشر سنين يكون عام هذه ليست بالكثير دي قليل هذه قليله وليست بالكثير لكن كونه يربط اصول العلم علينا في 10 سنين هذا ليس بالامر الهين ليس بالامر الهين فنظر يقول في منهجيه على هذه الحاله لذا اضطرنا ان يكون في هذه الدوره ما يتعلق بشيء مما يتعلق بالمنهجيه لان قد طرح بعض العلوم الشرعيه ك البعين النووية فذلك اقصى من المصراعات الفقهيه وحقيقه الا لا أنشط دون ان شطر الا يدرس دور ليكون طالب على طريقه جيده مع الا ان هذه المدون تحتاج الى يكون طالب عنده شيء من العلوم الاخرى علوم الاله نحو صرفا بيانا وصولا ونحدا الا المدرس لا يدرس من اجل انه يدرس اننا ندرس من اجل ان يبني ويؤسس هذا الذي ينبغي ينبغي ان يكون لان دورات هذه انا لست مما احمدها كثيرا دورات هذه لها وعليها لها وعليها لكن نحن تخلصنا من كثير من المفاسد لاننا نقلي والدورات لها دروس متواصله بمعنى ان الدوره الثانيه مرتبطه بالدوره هي دروس في الحقيقه لكنها مضاعفه الوقت ذلك ما هو يقام في مدى العام هو بنفسه على نفس الطريقه لنكون على هيئ مثل هذه الدورات اما الدورات التي هي بالمعنى الاشياء هذه لها وعليها بمعنى ان لها ما اخذ ولها لها قواعد وعليها عليها, عليها ما مآخذ. ولعلم اخذها اكثر من من فوائدها ما يستفيد منها عوام طلاب العلم الذين هم في اول في اول الابد انه لا بد افتاره متن مختصر والمتون المختصره قد تكون مشهوره وقد لا تكون مشهوره ثم قد يشهر ما ليس مشهورا هذا خلل في المنهجيه قد تتطابق عليه الناس لا بما ان من الاصول المعروف عند المتقدمين الاشتغال بالمشهور المعروف الذي شرح وعلق عليه وخدم هذا الذي يعتني به طالب العلم لما ولدت هذه الدورات لابد من مختصرات يناسب الحال أليذ أنشئت أو شيعة بعض المطولة التي ليست في المشهورة بل التي أيضا لا تحمد عند أهل العلم فنظر يكون فيها من حيث أنها تختصر المثنة اختصارا ويشهر فيها ما ليس بالمشهور ثم قد يكون الطالب اعتادا لم طمع عيانا ظن انه قد حصل من العلم حضر دوره الخمسة ايام تزيد او تنقص قليلا كثيرا ويعتا مثل هذه المواضع ولا يعتمد على نفسه في التحصيل فيظن انه قد حصل وحصل وحصل ليس الامر العلم بل طالب العلم هو الذي اسس نفسه هذه الدروس كلها صارت في الدورات القصرات او المطولات طالب العلم اذا لم يؤصل نفسه بنفسه بيقال انه يبحث وانت الذي تبحث وليس شيخه وتحفظ وتراجع وليس شيخه هو الذي يحفظ الذي يعلمك ويدرسك انت الذي تصبر على العلم انت الذي تعمل بالعلم كل ما يتعلق باداب طالب العلم انت الذي تفعله وليس شيخه ثم فقط يشرح لك ما ما يفتح الله به عليه وانت الذي تكمل المشوار اي ليد طالب علم مع كثرة الدورات اظن انه قد صار من طلاب العلم وليس كل من حضر درس صار طالب علم وليس كل انا لا اقول تثبيتا ليس كل من حضر درس صار من طلاب العلم وليس كل من حفظ متنا صار من طلاب العلم وليس كل من اشترى كتابا او عنده مكتبه ولو مئات الكتب صار من طلاب العلم طالب العلم له نمطه معين واعني به طالب العلم الذي يريد ان يكون عالما من علماء الله ان طالب العلم الذي يستوي فيه عامه المسلمين هذا لا يتميز به كل كل الناس طلاب علم. لو كان المراد به ما تقرر في باب المعتقد بانه لا يجوز عبده الا باعتقاده لان صار فرقا بين طالب علم وطالب علم اخر بل العوام كلهم طلاب وحب انه يجب تمم من العلم هو فرض عين وكذلك هذا ايش يسوي فيه العامة كلهم بمعنى انه من من العلم الضروري الذي يستوي فيه العام والخاص حينئذ اذا سال عامي وهو يكون طالب علم باعتبار الشرع لانه ينبني عليه ان الثواب المرتب على العلم وعلى السؤال عن العلم يناله العامي ولذلك العامي يسال وهذا نوع من طلب العلم يثاب أو لا؟ قل يثاب يدخل فيه العموم من الحديث الو... ال... أو الآيات التي فيها بيان فضل العلم وما يترتب عليه من أجل العظيم في الظلية والآمن الحواب ما يدخلون كذلك لكن نحن نقاط طلاب علم به بنوع خاص ليس كل طالب علم وإنما الهمم تختلف والمراتب مختلفة لأن بعض طلاب العلم قد قد يكتفي بنفسه ان يكون عنده شيء من العلم ولا يطمع ان يكون حافظا لكل العلوم كلها وبعضهم قد يكون عنده هم ان يكون من من علماء الامه يكون مرجع للامه يكفي الامه فيما يتعلق بثقته مودتها وعقيدتها وتفسيرها وكذلك بكل نوازل الامه وتحتاج الامه بكل عصر وزمان هذا النوع له منهجيه خاصه أما الذي دونه من المراتب سواء كما عده الشكاين وحمurه وتعالى فأدى طلع أربع مراتب أو زد على ذلك لأن هذا من ما يخلق فيها الفهم فتم نوع خاص من طلاب العلم الذي عنده من الهمة وعنده من الإرادة وعنده من الوقت وعنده من الفهم وعنده من الحر وعنده من الجكاء وعنده من سعة الصدر وعنده من الصبر وعنده من الضغط وعنده كета كل ما ذكروا ان العلم من الاداب الذي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم هذا النوع له منهجيه خاصه بمعنى انه لا يكون كغيره من, من طلاب العلم واما الطالب الذي يكتفي ببعض الفنون دون بعض او يكتفي ببعض مبادئ العلوم دون نهاياتها هذا لا باس انه يقول من طلاب العلم لكنه يكون في درجه اولى يعني درجه النازل يكون اعلى منهم من كان في درجه المتوسطه ويكون اعلى وكمان الذي يكون فيه في درجه الخماء ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى ان الكتاب قسم القلال والذين يريدون العلم الى مراتب اربعه وجعل لكل مرتبه جدول خاصه مقترح يحفظ ثلاثه ما يحفظ كذا الى الى اخره وهذا قد يصنع به في هذا الزمان لكن الاشكال ان كنا لندعي الوصل اليه كل واحد ادعى انه ما له انه يريد ان يكون عام وان يكون صاحب همة ووالى اخره وكثير من ذلك قد يوجحل في حيز الاماني والتسويف سببه فقد الناس عن, عن الهدي الصحيح في تلقي العلم وكذلك حصر المنهجيه هذا من اعظم المفاسد حصر المنهجيه فيما يحفظ فيما له من عجائب الزمان منهجية أولا لها أساس كما سيأتينا في الكتاب الفرقعان لها أساس وهو ما ينطلق منه طالب العلم وهو صلاح القلب صلاح قلب تهيئة الذات تهيئة النفس العلم هذا عباد وهو من عند الله عز وجل الذي يعطي ويعلم من الله عز وجل هل ينالوا ما عند الله تعالى بقلب غافل قاسي بمعاصي تبعد العبد عن الله تعالى قطعا كل طالب علمي وكان مهتدي أن يقول لا لكن عمليا ليس تم اهتمام بما يتعلق بالمنهجية التي هي منهجية باطن وهي أساسة ينطلق منها طالب العلم إلى نين المنهجية الأخرى إلا ما دائم من السؤال ماذا أحفظ؟ ماذا اقدم رايك في مثل كذا الى اخره وهذا لا باع سبيل هو نوع من المنهجيه بل لابد من الرجوع الى المعلم بالسؤال عن عن المثل الذي حفظه طالب العلم لكن لما كان طالب العلم يظن انه لا منهجيه الا هذه المنهجيه وقع في خلل كبير جدا تاخر في طلب العلم وهو انه لا يصلح قلبه ولا يسعى في اصلاح نيته ولا يسعى أن يكون ذا قلب رقيب أن يكون ذا قلب خاشع خاضع لله عز وجل قد لا ينتفل من الواجبات تركا أو للملهياء الواجبات فعلا أو الملهيات تركا أو الحرص على السنن نحو ذلك ولذلك تسمع من يكذب عن السلف فيقول قال السلف ليس بعد الفرائض شيء أفضل من العلم وهذا الناقل قد يصيب وقد, وقد يخطئ بمعنى ان السلف قد نطقوا بهذا العبارة لا شيخ الشاعري وغيره قالوا ليس بعد العلم ليس بعد الفرائض افضل من من طلب العلم لكن انظر في حال القائل انظر في ترجمته هل معنى هل معنى ذلك انه ترك الا نافله ام انه لا زال حريصا على تعبد الله يحرسنا لحشكا دون ساء اذا هذا انما يفهم ليس محلى الفرائض ظلم من العلم عند التعاضد وليس المراد به ان الطالب ياخذ قاعده يسير عليها في المنهجيه وانه لا يرتفت الى النوافل لا صلاه ولا صيام ولا تلاوه ولا الى خير ولا تسبيح ولا يعرف انه من الذاكرين ولا من التالين ولا من الصائمين ولا من القائمين ولا من الزهاد ولا من اهل الورع طالب علم يريد ان يكون ذا شاهده في الدين ثم لا يكون من هؤلاء الذين أثنى الله تعالى عليه بكتابه وهي صفة أوليائه وخواصي من الأنبياء والمسلين والعلم المهديين إلى آخره فكيف يريد أن ينال العلم؟ كيف يريد أن ينال العلم؟ حينيذ فهم هذه العبارة ليس على هذا الوجه بأن يكون الطالب قد أخذ عصلاً وهو أنه لا يرتفت إلى النوافق لأن لأني طالب علم وأشتغل بالعلم إذن لا قيام ليل ولا صيام ولا تلاوة القرآن ولا إكثاب لقد بعض الله بالعلم لا يفتح المصحى في أسبوع كامل لا يقرأوا شيئا ولا يختموا لا لا نقول لا يختم بأسبوع لا يفتح القرآن فيه في أسبوع يمر عليه اليوم اليوم من الثلاثة الأربع ثم لا يقرأوا آية من كتاب الله عز وجل كيف يريد أن يكون الله عز وجل قد اصفاه لأن العلم وأخذ العلم اصفاه يعني داخلوا في جنس في جنس الصفات ولذلك قال اهل العلم في قوله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته والحديث الصحيح العلماء ورثه الانبياء الله اعلم حيث يجعل رسالته قال ابن قاسم صاحبنا صاحب الحاشيه في حاشيته على السفارينية قال اصل وفرع تبع هذه فائدة من الشيخ رحمه الله تعالى ما أعزها أصلا وفرعا ما معنى أصلا الله أعلم حيث حيث هذا يضع في مكان حيث يعني المكان الذي يجعله الله تعالى ويخداره لرسالته يعني لوحيه أصلا الذي لهم الأنبياء والمقسلون فرعا من العلماء لأنهم ورثة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء هذا يدلنا على أن الذي يقول إماما في الدين ليس كل أحد والذي يكون قدوه للناس ويحرض الناس ويقتدي به الناس ليس ليس كل واحد لابد ان يكون عالم من هادي من هذه النبوه ظاهرا وباطنا اذا الله احلم حيث يجعل رسالته يدل على ان من صار عالما العلم النافع ليس كل من حفظ صار عالما كما سياته انما المراد به من علم وكان علمه نافع يعني يعمل به اقتدى به الناس وكان ذا علم في الباطن والظهر هذا موصفه هذا موصفا من الله عز وجل يعني اختاره الله عز وجل اذا العلم من قبيل هدايه التوفيق العباده ولا شك هذا محل اجماع العلم من قبيل هدايه التوفيق لعلكم تحفظون ان الهدايه كم نوع نوعان هداية إرشاد ودلال وهداية توفير هداية إرشاد هذه عامة تكون من الله يعني ليست من خصائص الله عز وجل إثباته ولغير الله عز وجل عصره لا حدال فيه تكون من الله عز وجل والله هادل يعني دال ومرشد وكذلك الأنبياء والمرسلوم العلماء وكل أحده حتى العامي لو علم إنسانا آخر صار ما هذا صار من صار هادي يعني صار هادي بهذا المعنى اما هدايه التوفيق التي هي انشراح الصدر وقبول الحق ويفيد ذلك على الظاهر فهذا من خصائص البارق النبوي وهي التي نفاه عن من الاشرف الخلق فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما حرص على هدايه عمها ابي طالب نزل قوله جل وعلا انك لا تهدي ايها الهداه توفيق وليس هدايه الانشاء انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا من خصائص البارئ جل وعلا العلم من هذا القديم العلم وقبول الصدر له وانشراح الصدر ونحو ذلك هذا من قبيل هدايه التوفيق فالذي خصص بعض عباده دون بعض والله حسبي ولذلك قد يبدل الإنسان السبب فيحاول أن يتعلم لكنه لا لا يتعلم موجود أم لا؟ موجود من يبدل السنة والسنتين والثلاثة والأربعة والخمس ثم تجده بعد أيام هو من التجار ترك العلم وهذا له مثلاته كثيرة حينيذ نقول لماذا؟ لكون قد بدل السبب ولكن المسبب لم, لم يتم هذا جريا على قيل أهل السنة وجماعة أن الأسباب لها تأثيرها لكن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل لا نثبت الأسباب من جهة الإيجاد والتأثير بذواتها كما هو مذهب معتزلا ولأن في تأثير الأسباب ونقول لا تؤثر كما هو مذهب الأشعر وأن الصنة وجماعة أثبت لها تأثيرا ولكن المؤثر الحقيقي هو الله عز وجل بمعنى أنه قد يبدل السبب ولا يترتب عليه المسبب كما يأخذ العلاف ولا يشفى لان الشافي من هو الله عز وجل اذا حصرت الشفاء وهذه الصفه في الباري جل وعلا من اسماءه الشافي كذلك كما ان الرحمه التي دلت عليها او دل على اسمه الرحمن الرحيم والمغفره التي دل عليها الغفور هي من خصائص الباري جل وعلا كذلك الشافي دل على الشفاء من خصائص الباري جل وعلا كذلك الهادي من خصائص الوالد لو علم بكونه او من حيث كونه من حيث كونه موفقه الذي وفق هو والله عز وجل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله يعطي الذي يعطي العلم الحقيقي هو الله عز انت تبذل السبب فحسب بمعنى انك تسعى ان تحفظ والذي يعينك على الحفظ من الله عز وجل الذي يعينك على استقرار الحفظ من الله عز انت تسعى ان تفهم والذي يعينك على الفهم من الله عز وجل من الذي يعينك على الفهم الصحيح ليس مطلق الفهم عندنا فهم وعندنا ذكاء وعندنا ما له فهم صحيح هذا يحتاج الى ماذا يحتاج الى توفيق والتوفيق لما هو بيد الله عز وجل النظر في هذه المنهجيه بهذا الاعتبار من حقه كونه لابد ان يصلح قلبه قبل ان يسعى هذه اصل ليس الداخل الان في في مفهوم المنهجيه عند طلاب العلم الا من رحم ربه وقليل ما هم كذلك من تكلم عن المنهجيه والنظر فيها جعل المنهجيه بماذا ولذلك نجد من الف وكتب المعاصي الذين ليسوا اهلا للكتاب او اكثرهم انما يبداون بالمتون وسردها الى اخره وهذا قد يكون هلاك للطالب لماذا ان طالب العلم اذا سارق وقته في الحفظ والمذاكره فقط حينئذ صار كالاله الكمبيوتر تضع فيه معلومات ويبقى ماذا يبقى قاص القلب الكمبيوتر بلا قلب قد يكون الطالب كذلك بلا قلب والعياذ بالله فالنظم حينئذ يكون بالازدواجيه والاصل هو ماذا الاصل وصلاحه ولذلك من اول الكتاب الى اخره تقول معك اصلا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اذكر تبي الا وان في الجسد مضره اذا صلح صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب هذا ناخذ منه اصل وهو ناخذ منه اصول اهمها الذي يعنينا هنا ارتباط الظاهر بالباطن صحيح ام لا لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاح الظاهر فرعا عن صلاح الباطن لانه مرتبه بما له اذا وجاء الجواب اذا صلح صلح سائر الجسد اذا فسد فسدت سائر الجسد اذا بينهما ارتباط او لا بينهما ارتباط هل يتصور ان ياتي صلاح الظاهر دون صلاح الباطن الجواب لا ولذلك قد يقع طالب العلم في محظور كبير وهو انه يعتني بما هو من ظواهر الشريعه ولا يعتني بما هو كائن في القلب ولذلك قد يقع منه بعض المعاصر قد يكذب وجدنا من الطلاب علم من يكذب قد يكتاب قد يقع فيه نمين قد يسيء الظن بإخوال المسلمين وما أكثر من يسيء إذن قد يقع فيه محاذير ما السبب؟ لأنه اعتنى بالظاهر ولم يعتني بالباطل لأنه هكذا فأربي على هذا أن المنهتية هو أن تحفظ أجرمية ثم ثم إلى خيرية قل لا ليس هذا الصواب الصواب أن الطالب أولا إذا صالحك صالحك سائل الجسد وإذا فسد فسد سائل الجسد فثم ارتباط بين, بين الظاهر والباطل المسألة الأخرى أو العصل الثاني أن صلاح القلبي مقدم على صلاحه الظاهر لانه رتبوا باذن اذا صلحت يعني اذا وجد صلاح القلب ترتب عليه ماذا صلاح الظاهر فجاء هنا ماذا جمله شرطيه اذا مضمنه معنى الشرط حينئذ اذا تحقق الاول تحقق الثاني اذا قلت اذا جاء زيد اكرمته الاكرام سابق عن المجيء او المجيء سابق عن الاكرام هذا على الترتيب الذي تنطق به اذا جاء اكرمته إذا صلح القلب صلح سائل الجسد إذن أيهما مقدم صلح قلبه إذن نركز دائما على ماذا على صلاح الظاهر أم على صلاح الباطن قل لا ينبغي العناية والنظر والحديث والإكثار والقراءة والبحث والسؤال عما يتعلق بالقلب أكثر مما يتعلق به بالباطن بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مواضع عديدة أن على القلب واجباته وكذلك محرمات والظاهر عليه ماذا؟ واجبات محرمة كذلك الآن محل العبادة كم؟ ثلاثة القلب واللسان والجوارح هذا محال يعني مكان الذي يتعبد من الذي يتعبد القلب يتعبد واللسان يتعبد والجوارح تتعبد هذا مرض بالمحال محل العبادة ولها أحكام شرعية تكليفية الأحكام الشرعية التكليفية خمسة هل يجل ثلاثة لخمسة؟ خمسة عشر قال من كمّل أكمّل ها مراتب العبودية قال راح العبودية تدور على خمسة عسرة قاعدة جعلها قاعدة انظر فهم من قيم الحمام تعالى من قيم ما أجلهم في, في هذا المقام ولذلك نوصل طلاب العلمي إذا رابوا صلاح الباطل بعد ان يكون انطلاقه من كتاب الله عز وجل قراءه وتدبرا وتفهما وعملا بما دل عليه ان يعتلي بكتابه او كتبه هذا الامام الجليل يقون رحمه الله محال العباده ثلاثه والاحكام الشرعيه المتعلقه بها خمسه 3 ب 5 و 15 قال ورا العبوديه تدور على 15 قاعده من كملها كمل مراقب العبوديه القلب عليه واجب ومحرم ومندوب ومكروه ومباح واللسان كذلك وان كان هو نازع بمداه السالكين هل اللسان فيه مباح ام لا ورجح انه ليس فيه مباح لان ورد الى الى المكروه على اربعه وان كان الاصل في خمسه كذلك الجوارح عليها خمسه احكام خمسه احكام قال رحمه الله تعالى واجبات القلب افد من واجبات الجوارح اه بمعنى انها عن لماذا لانها اصل والظاهر فرع وحينئذ العنايه الاكديه من حيث الشرع من حيث العقل يدل على ماذا على ان ما كان اصلا اكل فكل واجب يتعلق بالقلب من الاخلاص والمحبه والخوف والرجاء الى اخره فهو اكل من الامور الظاهره وان كان كل منهما واجب وقال محرمات القلب اعظم من محرمات الجوارح وكذا بمعنى أن ما يتعلق بالقلب من الغيل والحسد والأسوء الظلم ونحو ذلك أعظم مما يتعلق به بالجوال لماذا؟ لأن القلب أساس فساده بمثل هذه الأعمال شنيعة قبيحة له أثر في الظاهر جل عليه الأصل السابق إذا فسدت فساد سابق إذا فسد القلب بالتعلق بغير الله عز وجل له أثر فيه في الظاهر إذن لا خلص حتى نبدا بالكتاب ان الباطل اساس في منهجيه طالب العلم ولذلك نقول المنهجيه الان وطرحها على ساحه الموجود علميا هذا فيه خلل خلل كبير جدا لانه اعتنى بجانب دون دون جانب طالب العلم لا ينتظر هنا لا ينتظر ان يقول لا بد ان يشرح لي طبعا اذا وجد من يشرح لا باس لكن ثما ما يمكن قراءته يستطيع طالب العلم ان يفهم لو طرا ما يتعلق به تفسير الجزء تبارك عامه ان كان مبتدا او المفصل من كلام الكثير او المختصرات هي او التفسير ابن سعدي او لح بذلك من التفاسير العال التي سلمت عقيدتها من انحراف ان يستطيع ان يكون عنده معاني عامه تتعلق به بالقران ولذلك طالب علم يعني يقرا يقرأ ما يقرأه في صلاته ثم لا يعي ولا يدرك ما يقرأ قد طالب علم قد يكون حفظ ما حفظ لقد لو من شر غاصق اذا وقع غاصق ما هو فتح باب وقد ما هو ما يدري كيف هذا يعني سوره يسوي في حفظها الصغير وفي الكبير ويقدطنها الصغير ثم طالب العلم لا لا يدرك معاني هذه السوره هذه مصيبه كذلك قلت لي والزيتون قال الى خليل قلت ما المراد هنا قلت لي والزيتون اذا لم يدرك هذه تبقى مصيبه عند طالب العلم لذلك ينبغي ان يعتني بما يقراه بصلاه من من اجل صلاح قلبه ثم يقرا ما يتعلق بذلك كتاب المختار هو تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم في ادب العالم والمتعلم وهذا الكتاب يعتبر من هجم عما ما صلف فيه في هذا الباب ولم يطلب فيه المصلف رحمه وتعالى ما يمكن الحديث عنه إلا وقد ذكره قد يجعله على خمسة أبواب وما سيدكر فيه في مقدمته رحمه الله وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبالتوفيق اللهم صلع على المثالين وعلى آله وصحبه وسلم قالت قالت Nassr, Hach, Adem, Sunnati, Badr-ud-Din, Barakadun Muslimin, Adu' al-Bilad, Muhammad ibn al-Sheikh, Iman, Alif, Nizani, Al-Qudwati, Burhani, Dini, Ali, Ishaqa, Ibaradin, Nishaq, Ibaradin, Nishaq, Ibaradin, Nishaq, Ibaradin, Shafari, Alam Allahi, Qiyamah, A'ana, Barakadha, Alhamdu Lillahi, Buzhari, Rajeem, Lwasi, L'Alim, L'Alim, L'Alim, L'Alim, L'Alim, قال يورن وورد في <تصفيق> خلال عين عندما دعته صاحب الكتاب وهو معلوم بدر الدين محمد بنراهيم السعد لزلاء خلال الحمل الشافعي ولد في ربيع الاخر سنه 39 ل100 الحماه وتوفي سنه 33700 في جماد الاولى و قال الذهبي معجب قاضي في معظم شيوخه قال القضاة سيد الاسلام الفطيب المتمصر له تعاليم في الفقه والحديث والأصول والتاريخ وغير ذلك وله مشاركة حسنة في علوم الاسلام مع دين وتعبد وتصون وأوصاف حميده وأحكام محموده وله النظم والنثر والخطب كلامه ذو دلاله وافره والعقل التام الرضي الله تعالى ينسله العاقب فذا ننقل عنه عن الذهبي رحمه الله تعالى و كما مر معنا التنبيه على ان تراجم العلماء لا يؤخذ منها احكام لا يؤخذ منها احكام شرعيه بل لا يتاسى فيما لا يعلم عرضه على الكتاب والسنه اما العلم عرضه على الكتاب والسنه بانه وافق فلا اشكال فيه ولذلك ثم اخطاء قد تقع في تراجم اهل العلم ان كتابه كما قال هنا قاضي القضات القضات هم سيأتين الصنف شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ذكر لهم ترجمه خاصه انه لا لا يتز يحرم ولا نقول بكراهه ما يحرم ان يقال قاضي القضاه لان ذلك لم يقتصم بارد الله جل, جل وعلا وهذه الالقاب التي توج بها كثير من اهل العلم قديما وحديثا هي من الامور المحدثه في الدين يعني لم يكن هذا معهودا في الصدر الاول انما لما توسعت الفتوحات ودخل المسلمون الاوائل بلاد العجب والادم عنده تعلق كبير بمثل هذه المصطلحات مثل هذه الالقاف والعرب لم تكن كذلك لان العرب كانت تهتم بما يتعلق بذات الشخص واما هذه الالقاف فقد توضع على غير اهلها ويقال قاضي المضات وهو ليس بي ليس من أهل العلم اصلا يقال للشيخ الاسلام عليه الصلاه والسلام من اهل العلم وكذلك يقال للعلامه وما قد يجعل تخصيصا له بكونه يتميز عن غيره بهذه الاوصاف والمحدث محدث ولو لم يقال له محدث والمفسر مفسر ولو لم يصفه احد بكونه مفسر افل سائق الاوصاف فلم يكن عند الاوائل ما يجعل وجوده وعدمه له اثرا في حياته المعنى أن طالب العلم هذا يعتبر أصفر طالب العلم سواء قيل عنه طالب علم أم لا زكي أم لا أثني عليه أم لا مدح أم لا هذا لا يؤثر فيه لأنه لو أثر فيه لدل على ماذا على فساد في النيل هل إذا قيل له شايف فرقه إذا لم يقل له يا شايف قال هذا أتعد عليه كيف تعد عليه تنقص من حقي فهذا يقول لا هذا يدل على فساد في النيل قاله شيخ هو ما قاله لذلك نقول قال ابو بكر قال عمر تقول عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس هؤلاء يذكرون بدون الاقاب ائمه فامه الدين واذا نطق باحد اسم قال هذا تلقصات بالله هذا يدل على ان ثمه لوزه في القلب تتعلق به من فساد في النيه لذلك طالب العلم لا ينبغي انه يتعلق بان قل له يا شيخ ولا الى اخره كلها وصفت بذلك او لم توصف اذ كنت تعلق كما بالله عز وجل حاصل ان هذه الالقاب ليست معروفه عند صدر الاول علي بن الحسن الصالح قول الثلاثه المخض لان المقياس والعلم النافع الذي يتضمن العمل الصالح اذا قيل العلم النافع دخل فيه العمل الصالح لان العلم لا ينفع الا اذا, إذا عمل به العامل واما اذا كان النمط والنظر يكون لهذه الاوصاف هذه الالقاب هذه الالقاب هذا فساد في في الدين ثم ينظر الى الى هذه الاوصاف وان شاع قد يقول قائلا الموجوده عند بعض العلماء ولذلك يقيم كثيرا ما يصف الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن عباس بشيخ الاسلام اقول هذا اذا اذا نطق بها اذا نطق بها عالم الهي تكون في محلنا معلنا او لفظه ولا اختلاف فيه لا ينازع فيه لا نقول يوم محرم لكن لا يبحث عنها الانسان لو وصف بها وكان الواصف من اهل العلم لا اشكال فيه وليس يحتل بها ولكن لا يبحث عنها كذلك لا يبحث عنها لا لا يكتب هو بنفسه كتبه الشيخ له ولا, ولا يكتب او يؤذن لغيره اذا استشير في امر قاله العلامه الامام المحقق الفقي الاخير وهذا كله لا يعتبر الا بمقابيل الالفاظ التي قد تكون جوفاء لا تدل على على معان لذلك لا ينبغي بل لا يجوز شرعا ان يوصف احد بمثل هذه الاوصاف الا وعنده سند شرع سند شرعي بمعنى ان نبليه بعد القرون الثلاثه بهذه الاوصاف بليه الامه بها حينئذ صارت او صارت هذه الاوصاف لها حقيقه عند العام بل حتى عند اهل العلم فلما كان الامر كذلك لا يجوز ان يقال علامه الا اذا اطلق اهل العلم ذلك الوصف عليه ولا يجوز ان يقال امام اما امام هذه اوسعها هذه لا ينبغي ان يقال الا لمن جمع العلوم قلنا علاوا والهي ما عنده عند هذه العين ولا قال محدث ولا مفسر ولا فقيه ادعى النحو لانه قد لا يتعلق به علم شرعي يعني فتوى قد قال مثلا اصول لكن لا يتعلق به بالفتاوى لكن العلوم الشرعيه المحدث الفقيه المفسر الامام شيخ الاسلام والاخره نقول هذه لا يجوز للطالب العلمي ان يطلق هذا الوصف الا اذا كان عنده سنه بمعنى ان الذي اطلق هذا الوصم ان هو اهل لانه توسع الناس بذلك طالب علم مبتدئ يحضر عند شيخ فيندهر فيقول هذا علامه الزمان من اين ما الذي اخبرك انت اذا انت صرت فوقه لان الذي يحكم على غيره بانه علامه الزمان بانه علامه الزمان ماذا اما مساوي او اعلى صحيح اما مساوي او اعلى هذا ليس مساوي <تصفيق> ولا قريب فكيف تحكم؟ العجلة لا تنفع والمحبة الشيء وهذه الأوصاف شيء آخر لا. لا ينبغي أن يعلّق. تعلق هذه الأوصاف إلا أن سمعت من عالم وهو أهل قال فلان محجم أما مجرد ما يشيء عند الناس ويكتب الأخيرين فقال هذا لا ينبغي لأنه ينبني عليه مفاسد وهو أنك إذا أطلقت عليه هذه الألفاظ قد لا يكون أهلا للعلم منه فحينئذ اذا اطلق فتاوى واطلق واطلق وقعنا في اشتباه صحيح المملى وتم ما جناته الامه الان ببعض هذه التي الذي يعلنوا لاصحابهم بانه من اهل العلم يا اصره ليسوا من اهل العلم يا اصره فظنوا ان قال علامه او شيخ الاسلام فبوليت الامه بمثل الفتاوى التي قد تظهر متاخرا لاحداله التي هي مفسده اكثر من ان تكون مصلحه اي كان لها وجه من الشر اين يجب التوقف عن اطلاق هذه العبارات هو, هو القول اصل وما ذكرناه في المقدمه هنا غرقه الزمان الاخير وان هذا كله يعتبر من من الغلو وانما قد يؤذن بما يوافق الشرع كامام ولا بد لكلها ضابط علامه وعلامه هذه ليست تزكيه اصلا عالم وعلامه ليست تزكيه لماذا لانها تدل على ماذا على كثره العلم وهل الضابط هو كثره العلم لا نفس ليس, ليس بالضروره ولذلك اهل الصلاح باب المصالحه قالوا حافظ لا يدل على على التعديل ليس عندهم من الفضل التعديل حافظ وعده بعض المنطق لماذا لان كونه يحفظ الحديث لا يدل على ماذا على انه سليم من الكذب كذلك او سليم من المعاخه فكونه حافظا وكونه كثير العلم لا يدل على ماذا على صحه العلم لا يدل على صحه علم كذلك الفقيه قد يضبط الفقه ويكون من افصح عباد الله وموجود له امثله فقيه قالوا فقيه فقيه الزمان عنيد نقول فقيه الزمان هذا وصفه لكنه ليس بوصفه للتحديد كذلك المحدث الاخر ويقول هذه ليست اوصل للتعديل لكن لما اقتصها العلم باهل العلم فلازم منها الثناء الى اخره يقول هذا في نظر ايه في نظره ولذلك نقول كشف هو الاصل وطالب العلم لا ما يصف بشيخ او بما يكون معتاد واياكم الغلو هذا الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الغلو وهذا يعتبر من, من الغلو فياقل وصف على علمه عليه اخ في الله حبيب في الله لا اسلفه نعم تم تمام خلينا من عند يا بني تصحى بالخضار <سؤال> أهم ما يبادر به اللبيب يبادر أي عاجل واللبيب المراد بإذ اللب واللب هو العقل وشرك الشباب أوله ويدئب بمعنى يدهده مراد به الجهد والجل نفسه في تحصينه واكتسابه حسن الأدب أراد أن يبين لك أولك أن أول ما يبدأ به هو الأدب حصل في اول عمره الذي عبر عنه بالشرق الشباب انما يشتغل به بالادب وقدم الادب على على العلم لما بما سيات اريد قال حسن الادب ان من اهم ما يبادر به النبيل الى اخره حسن الادب يعني ان حسن الادب من اهمي فالادب له له حسن وهذا الادب قال شهد له الشرع والعقل بفضله يعني ثم جليلا يدل على ان الادب محمود مطلقا اولا الشرع ادله الشرعي وثانيا ادله العقل ولا مانع ان يستدل بالعقل فيما لا يعارض الشرع فيما لا يعارض الشرع وان معارضه الشرعي بما قد يظن ان اغمن ادله العقل فهو الذي ذمه اهل السنه والجماعه وليس المراد ان كل ما دل عليه العقل فهو مذموم وأن العقل لا يجعله دليلاً آخر مسانداً لي كتابه والسنة ليس هذا مراد السلف ألبس وإنما المراد أن ما تواقع وتواقع عليه العقل والشرع يكون مقدماً لأن من أحكام الشريعة ما لا يظهر وجهه للعقل وهو كذلك ولذلك تم قسم كبير من التعبدات يسمى التعبدات المحضر خالص التي لا يُعرف العقل لها حكم ولا علم واتفقت الاراء والالسنه على شكر اهلي يعني اهل الادب والاراء مراد به هنا حكم العقل او الذهن والالسنه جمع لسان والمراد به ما يتعلق بالبيانه يعني الذهن والعقل وكذلك اللسان تواطعا في الحديث عن حسن حسن الادب وان احق الناس بهذه الخصل الجميله واولام بحيازه هذه المرتبه الجليله اهل العلم بمعنى ان اهل العلم سواء تمكنوا من العلم او اخذوا في طريق التعلم عين هذا الاسم الادبي وما يتعلق بالادب ليس خاصا بالعلماء الذين قد حازوا اصبوا السبق في العلم وانما المراد به ان من اراد ان يضع قدمه في الطريق الموصل الى العلم فلا بد ان يتحلى بالادب ابتداء وانتهاء لا بد أن يتحل بالأدب ابتداء وانتهاء وليس المراد به أنه ينتهي من طلب العلم ثم بعد ذلك يتأذب بآداب العلم لا وإنما المراد به أنه يعتني بهذا الأدب كما يعتني بالعلم بل يكون مقدما كما سيأتي بنصوص العلماء إذن أول وأول ما هو يتصل به بالادب وحسنه هم اهل العلم قال الذين حلوا به ذروه المجد والسناء يعني اعلاه ذروه المجد الذروه اعلى الشيء واحرز به قصبات السبق قصبات السبق على كانت العرب في مسلك فيما, فيما تعقيده من سباق تجعل غايته الى قصب يعني نبات قصب الغرض بها نبات له ساق ان القصب اسم للنبات الذي له ساق قوي فما الذي يسبق لهذه القصبه ويمزعها فهو المقدم فهو المقدم على غيره ثم استعمل هذا التركيب لدلاله على التقديم والافتهاء فاذا كان مجتهدا غير له قصب السبق سبقي اي تقدم على غيره بجده وسهاده واهل العلم احرزوا قصبات السبقي بما احرز من من العلم واحرزوا به قصبات السبقي كان الباء الى ورثه الانبياء لعمه بمكارم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ادابه وحسن سيرته الائمه الاطهار من اهل بيته واصحابه وبما كان عليه ائمه علماء السلف اتقدم بهذه في مشايخ القله يعني يحثهم ذلك ان تتلقى بي تتلقى بي بالاداب فثم ما يتعلق بي كوني اهل العلم احرز السبق احرز قصب السبق هو تاسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم اولا و... واخرا الى المراد بالادب كل ما يشمل الدين كما سيات ثم اورد بعض الاقوال التي تدل على ان السلف كان لهم عنايه كبرى بالادب قال قال المسيرون كانوا اي من ادركه من المشيخه الذين تلمذ عليه المسيرون وهذا اللفظ اذا اطلقه كبار التابعين من السلف أراد به الصحابة وأراد به كذلك التابعين كانوا يتعلمون الهدي والمراض بالهدي السيرة والهيئة وطريقة كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم يعني العلم يتعلق بالمسائل والهدي يتعلق به بالأذب والطريقة ونحو ذلك فكل منهما يعتبر ماذا؟ مقصدا من مقاصد الطلب فكما يطلب علم التفسير مسائل ودلائل ويطلب علم الفقه مسائل ودلائل كذلك يطلب علم الادب من اجل ان يقتلي ويتاسى من حيث الصوره الباطنه ومن حيث كذلك الصوره الظاهره قال الحسن ان كان الرجل لا يخرج في ادب نفسه السنتين ثم السنين بمعنى انه مما يرحل اليه ابن سيرين قال كانوا يتعلمون الادب كما يتعلمون العلم ومعلوم ان السلف كانت عندهم ما يسمى بالرحله لطلب العلم فاذا كان الادب مقدما والرحله من لوازم العلم صارت الرحله كذلك من لوازم الادب فكان الرجل يخرج منه من السنه والسنتين ويزيد على على ذلك من اجل ان يتعلم الادب قال سفيان بن عيينه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الاكبر عليه تقرض الاشياء على خلقه وسيرته وهديه هذا المراد بالادب على خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل والسلف كلهم على على ذلك من الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين ومن بعدهم الى يومنا هذا من سار على طريقه السلف فالميزان هو محمد صلى الله عليه وسلم فاقوال اهل العلم تفرض عليه على الكتاب والسنه فما وافق الحق قُبِل وما خالف الحق رُد ثم قد يعتذر لصاحبه ان كان خلافه سائغا وقد لا يعتذر لصاحبه ان لم يكن خلافه سائغا اذا الميزان الاكبر هو اولي النبي صلى الله عليه وسلم والله باعتباري فهمي لنصوص الشريعه فالميزان الاكبر من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك العصر ولكن الزمان الذي يتقيد بصحته وامكان الاجماع هو الميزان والذي تعرض عليه افعال الامه كلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لان الشرع ليس هو ادله فحسب يعني كتاب والسنه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ان هذا اصل لكن من الشرع ما وقع فيه نزاع في فهم عند المتاخرين عليه النظر يكون لاي شيء الى فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولذلك نقول الكتاب والسنه على فهم سلف الامه والمراد بسلف الامه هنا من صحابه رضي الله تعالى عن كل مبتدع لا بد ان يحتج بادله من الكتاب والسنه فالجهميه عندهم ادله والمعتزله عندهم ادله وقوالب وكذلك الرافض الى اخره كل واحد يدعي انه متمسك بالكتاب والسنه وانهم اهل السنه والجماعه وانهم اهل الحق الى اخره ولكن لم يفهموا الكتاب والسنه بفهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وهذا المحك الذي بين اهل السنه والجماعه وبين غيرهم فليس المحك هو التمسك والتزععم بالكتاب والسنه فحسب لا شك أن هذا أصله لكن الذي ينبغي أن يفهم به الكتاب والسنة هو ما فهمه به صحامة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال السوفياء كغيره هذا ليس مما قول السوفياء هذا من المعلوم من الدين بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخياس هو المنزاع ولذلك الله عز وجل أمر برده النزاع عند وجوده إنه الكتاب والسنة فإن تنازعته في شيء فردوه إلى الله وإنه الرسول فدل ذلك على انهم اذا اتفقوا صار اجماعا واذا حصل نزاع فالعبره بماذا بما وافق الكتاب والسنه ما ان كان الخلاف بين الصحابه فالرجوع الى ما وافق الدليل وان كان بعد الصحابه فالرجوع الى كتاب والسنه وفهم الصحابه وقال حبيب الشهيد ابن ابيي يا بني اصحب الحفاظ والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم لان من العلم ما يؤخذ به باللسان ومن العلم ما يؤخذ به لسان الحال يعني لسان المقال ولسان الحال فثم اختداء وثم تأسل إنما يكون به بالنظر إلى ما يفعله العالم فيفتدي به ويتأسل ولكن ينبغي أن يقال بأن التأسل بالعلماء ليس على إطلاقه بل لابد أن ينظر ويعرض على كتابه والسنة ليس كل فعل لعالمه إنما يكون حجة في نفسه وإنما ينظر فيما يتعلق به بصبره والسنة بقيامه ليله وبصيامه بتلاوه القران مما يحرك الهمه ويجعل الطالب يتاثر به بشيخه لكن هذه لها لها اصول واما ما قد لا يعلم دليلهم هذا لا بد التوقف فيه وما علم انه فاسد لدليل حينئذ لا يتاسى لا يتاسب ولذلك تراجع العلماء من الامور التي يعتنى بها للنظر فيما يتعلق بآدابه وهي مما ينظر فيه بالتاسي والاقتداء لكن لا بد من عاض ذلك الكتاب والسنه قال هنا يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من ادبهم فان ذلك احب الي من التذير من الحديث احب الي من كثير من الحديث الذي ليس معه ادب لان الطالب والمسلم يتعلم ويسفيد من الادب اكثر من المسائل لأن العلم كما ذكرنا العلم مسائل ودلائل هذا وحده لا, يكفر, لا ينفع العلم الذي جاء الثناء عليه من كتاب والسنة هو ما الصحبا علما وعملا وليس المراد به العلم فحسب فإذا قيل العلم أو أحب إلي من كثير من الفقه ليس المراد أحب من الشريعة لا إنما المراد به أحب إلي من الحديث الذي لا أدب معه يعني لا علم معه وما الفائده من كون طالب يحفظ القران من اوله الى اخره ثم حياته يقيمه على مناقضه الكتاب والسنه ماذا يستفيد طالب العلم من حفظ الصحيحين مثلا ثم حياته كلها قائمه على مناقضه الصحيحين ما الفائده صارت نسخه زائده كما يقال حينئذ نقول العصر والجمع بين العلم والعمل هذا مراد من رحمه الله تعالى وليس المراد انهم يوازنون بين عمل العالم ويقدموا على الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم و بينما اراد ان العلم مسائل ودلائل هذه المسائل والدلائل وحدها لا تكفي قد تكون ماخوذه من ايات وقد تكون ماخوذه من احاديث قد يحفظه الايات ويحفظه الحديث لكنه لم يتبع بها لم يتبع بها فاذا لم يتبع بها عليه الصاره القران حجه له لا لا عليه لذلك يدعون المسلمون يدعون في قنوتهم ان ان اللهم اجعل القران حجه لنا لا علينا كيف تكون حجه عليه لانه قد يحفظه ولا يعمل به او قد يقرؤوه ولا يصنات الحفظ ولا يعمل به حينئذ صار القران حجه عليه لا لا له قال بعضهم لابن اليابني لان تتعلم بابا من الادب احب الي من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم لان انتفاع الانسان بالادب اكثر واعظم من انتفاعه بالعلم الذي هو مسائل ودلائل ليس العلم الذي قد اثمر العمل لانه اذا اثمر العمل فقد تعذب إذا أثمر العمل فقال فقد فقد تعذب وقيل للشافعي رحمه الله تعالى كيف شهواتك للادب يعني ميلك ان شاء المراد بها هنا الميل ميل قلبك وطلبه للادب فقال اسمع بالحرف منه مما لم اسمعه فتود اعضائي الا لها اسماعا تتنعم به او قد تنعم به بمعنى انه في اشياق كبير الى سماع الادب قيل وكيف طلبك له قال طلب المراه المضله ولدها وليس لها غير مرعى هي ضعيفه وتتعلق به مثل هذه الامور وحينين تعلقها اشد من تعلق الرجل الرجل اقوى لذلك مثل بالمرعى كذلك مثل بالمراه لانها ضعيفه والمراه الضعيفه هي باصلها ضعيفه تتعلق بكل شيء من امور الدنيا والغيره قال المضل نعم طلب المراه المضلله ولدها اذا ضاع ولدها كيف يكون شغفها اشد واشد ثم هذا الولد ليس لها غيره ولد وحيد اذا كيف يكون تعلقها اشد واشد كذلك الشابعي رحمه الله تعالى كانت همته في طلب العلم بمعنى انه لا لا يانس بشيء سوى العلم بخلافنا نحن نانس بالدنيا اكثر من الانساب العلمي وهذا محكم كبير مما يدل على ان تم فوارق بين علم السلف وبين علم الخلف اذا ذكر المصلي رحمه الله بعض الاثار الوارده عنه عن السلف فيما يتعلق بفضل الادب وانه حسن الادب مما يثله ومما يرحل اليه ولذلك اثر كذلك عبد الله بن مبارك طلبته الادب 30 سنه 30 سنه وطلب العلم 20 سنه نظر الادب يعني النظر في الادب وجلس مع اهل العلم من اجل اخذ الادب وقرا فيما يتعلق بالادب 30 سنه وام مسائل العلم ودلائله فما كذ به 20 سنه قليل بعض يجلس اكثر من ذلك عمره كله هيلل نقول هذا فارق بين بين الطلب عند عند السر قال وكانوا يطلبون الادب ثم العلم وقال ايضا كاد الادب يكون ثلثي العلم وعن ابي زكريا يحيى ابن محمد العامري قال علم بلا ادب كنار بلا, بلا حطب لا يمكن ان يوجد وادب بلا علم كجسم بلا روح وهو كذلك وقيل الادب صورة العقل مصور عقلك كيف جئته وقيل الادب يستر قبيح النسب وقيل الادب وسيله الى كل فضيله وذريعه الى كل شريعه الادب وسيله الى كل فضيله يعني طريق موصل الى الى الفضائل وكذلك بذريعه الى كل كل شريعه وطبيب بغداد له له كلام جميل في كتبه التي الفها فيما يتعلق به بالطلب وذكر ما يتعلق به باهل الحديث حقيقه الادب الذي ذكر العلم الادب بفتح الهمزه والدال مصدر ادبه الرجل بكسر الدال وضم ال، ادب وادب يعني من باب فعلا وفعل باب فعلا وفعل وهو في اللغه اذا صار اديبا في خلق او علم قال الله تعالى ذكر النقيب رحمه الله تعالى منزله الادب في مدار السالكين وتكلم عنها بكلام جيد وليرجع اليه نذكر مختصرا مما ذكره رحمه الله تعالى قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه و غيره ادبوهم وعلموهم قول انفسكم اهليكم نا قال ادبوهم وعلموهم جمع بين الامر بالادب والعلم وغائر بينهما اذا الادب شيء والعلم شيء اخر ثم قدم الادب على على العلم ادبوهم علموهم هكذا قال ابن عباس وغير قال المقيم هذه اللفظه مؤذنه بالاجتماع تدل على الاجتماع فالادب اجتماع خصال الخير في العبد اذا لو قال قائل نحن نسمع الادب مقدم على العلم ما المراد به اجتماع خصال الخير في العبد ومنه المادبه وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس مادبه طعام الذي يجتمع عليه الناس اذا هنا اجتماع لكن ليس اجتماع لي اصناف الاطعمه انما اجتماع لاصناف الخير تجتمع فيه في العبد فما من عمل باطل او ظاهر الا هو متصف به ان كان على وجه الايجاب او على وجه الاستحباب فان كان قاصرا لا يتعدى او كان متعديا بمعنى ان تم من الخصال ما نفعه متعد وثم من الخصال ما نفعه قاصر على على صاحبه هؤلاء الذين يتحصلوا لهذه الانواع كلها فالادب والاجتماع خصال الخير في العبد قال وعلم الادب هو علم اصلاح اللسان والخطاب واصابه مواقعه وتحسين الفاظه وصيانته عن القطع والخلل وهو شعبة من الادب العام يعني الادب ادبان ادب يتعلق بامور الدنيا او ما يتعلق بالظاهر او الذي عناه بعلم الادب المشهور عند عند المصلفين اذا قالوا العلوم والادب واللغه الى اخره قالوا علم الادب فالمراد بعلم الادب ما يتعلق باللسان يحفظ من الاشعار ويحفظ الى اخره ويكتب النثره والشعر ويصلح لسانه وخطابه ويحسن كذلك الفاظه ويصون لسانه عن الخطا والزلل الى اخره هذا امر ظاهر ويتعلق به اهل الدنيا واما ادب اهل الدين فهو ان يجمع بين العلم والادب يعني ياتي بمسائل الدلائل من مسائل والدلائل ادب اهل الدين مع العلم رياضه النفس وتاديب الجوارح تاديب الجوارح بمعنى ان تلزم الجوارح الكتاب والسنه ما امر الله تعالى به امتثلو وما نهى عنه تعالى ارتنبو هذا نوع من الادب يتعلق بماذا بادب الجوارح وتهذيب الطباع لان الطباع قد يكون فيها شيء مما يخالف الشرع كالشره ونحوه والحسد وان يكون امرا طبيعيا لكن لابد من من تهذيبه وحفظ الحدود وترك الشهوات وتجنب الشبهات اذا العمل بما دل عليه الكتاب والسنه قال نقيم رحم الله تعالى والادب ثلاثه انواع ادب ثلاثه انواع الادب يتعلق بالاخلاق على جهه العموم ولذلك يطلق مكارم الاخلاق فيعم الشريعه كلها وليس المراد به الخلق هو الامور التي هي من نافله الشرع بمعنى انها لا تتعلق بالواجبات لا ليس هذا المراد وانما عنون بعض بالخلق الذي هو وصف للباطن بانه صوره الباطن واما ما يتعلق بالشرائع ونحوها فهو صورته صورة الظاهر ولذلك قال بعضهم الخلق وصوره الانسان الباطنه قال ابن القيم رحمه الله تعالى والادب ثلاثه انواع بعدما عرف لك الادب على على ما سبق لكن هو اراد نوع نوعا واحدا وهو ما يتعلق بادب اهل الدنيا ولذلك قال علم العلم اصلاح اللسان الى الى اخر ما سبق وحابه من حجر رحمه الله تعالى له تعريف أشمل مما ذكره رحمه الله تعالى وهو أن الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا أنظر ما يحمد قد يكون شرعا وقد يكون عرفا بمعنى أن ما يتعدب به قد يكون مما يوافقه الأعراف لكنه لا يخالف الشرع وكل عرف لا يخالف الشرع فهو حسن لا اشكال فيه فالتادب بان لا يخالفه ان لا يخالفه وقيل الاخذ بمكارم الاخلاق هو الادب وكذلك لكن ينبغي توسيع دائره الاخلاق وقيل الوقوف مع المستحسنات وقيل هو تعظيم من فوقك والرفق بمن بمن دونك اذا كلها تدور على محق واحد وهو ان الادب هو العمل بالعلم او كان من جهه اخلاق او او غيرها قال رحمه الله الادب ثلاثه انواع يعني الذي قدمه السلف على غيره والادب ثلاثه انواع ادب مع الله سبحانه وتعالى وادب مع رسوله صلى الله عليه وسلم وشرعه وادب مع خلقه يعني مع خلق اما مع الله تعالى واما مع الرسول صلى الله عليه وسلم واما مع مع الخلق فالادب مع الله ثلاثه انواع أحدها صيانة معاملته أن يشوبها بنقيص معاملته لله عز وجل صيانة أي حفظ صيانة معاملته أن يشوبها بنقيص الثالث صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره إلى غير الله عز وجل يعني أن لا يريد بقلبه سوى الله عز وجل الثالث صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقوتك عليه وهي داخلة فيه بالثاني إذن ثم أمر ظاهر وثم أمر باطن الحفاظ على الباطن ألا يخالف الشرع هو أدب مع الله عز وجل والحفاظ وصيانة الظاهر ألا يخالف أوامر الله عز وجل فأوامر من الأدب ولذلك سيأتي له عبارة أن الأدب هو الشريع الدين كله يسمى ماذا؟ يسمى أدب ولذلك فسر من فسر من السلف وإنك لعلى خلق عظيم على دين عظيم فسر الخلق بماذا؟ بالدينة وكذلك ولذلك الأدب أكثر ما يعنى به عند السلف هو العمل بالعلم عمل به؟ بالعلم وهو ما يسمى به رعاية أو العلم رعاية العلم قد يكون دراية وقد يكون رعاية دراية بمعنى أنه يعلم مسائل والدلائل وهي التي نركز عليه في هذا الزمان بقي ماذا؟ علم الرعاية وهو متابعه ذلك العلم هل يعمل به الانسان ام املا تركيز السلف على على الثاني قال ابو علي الدقاق العبد يصل بطاعه الله الى الجنه ويصل بادبه في طاعته الى الله اذا اطاع الله عز وجل وصل الى الله عز وجل يعني صار من من المقربين والله عز وجل انما يحب من يحب المحسنين ويحبه المؤمنين ويحب كل من اتصل بصفات الكمال التي امر بها امر بها يعني صفات الكمال المتعلقه بالبشريه وقال رايت من اراد ان يمد يده في الصلاه الى انفه فقبض على يده يعني ادبا مع الله عز وجل وسئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عن انفع الادب فقال التفقه في الدين انظر ثم ارتباط بينك بين الادب والعلم العلم مسائل ودلائل والادب هو ما هو العمل بذلك العلم ولا شك انه اذا كان العمل بالعلم هو الادب اذا التفقه في الدين من من الادب لانه وسيله اليه وعرفنا ان العلم ينظر اليه من جهتين من جهه كونه مطلوبا ومن جهه كونه لا بد من سير ومنهج يصل اليه كذلك الادب الذي هو العلم والعمل بالعلم هذا مطلوب لكن لا يمكن ان يتاتى الا بماذا الا بالتفقه في في الدين ولذلك لما سئل الحسن رحمه الله تعالى عن انفع الادب قال التفقه في في الدين والزهد في الدنيا والمعرفه بما لله عليه هذا يشبه قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى لما سئل عن الفقه قال معرفه النفس ما لها وما عليها لما سئل عن الفقه ما المراد بالفقه في الدين قال معرفه النفس ما لها وما عليها لما قال علم بالاحكام الشرعيه الى اخره التعريف المشهور هذا فقه الصلاح ولكن المراد به هنا الفقه الذي يوافق مراد الله عز وجل الله عز وجل خلقك لعبادته ما هي هذه العباده العمل ظاهرا وباطنا بان تكون موافقا للشرع فيما طلبه منك وفي ما نهاك عنه طلب يكون بال ايجاد و ما هناك عنه يقولوا به بالتركي وقال ابو حفص لما قال له الجني لقد ادبت اصحابك ادب السلاطين ادب السلاطين تعرفونه انسان اذا دخل عند السلطان ها ماذا يصنع يتحرك ويخرج الجوال ويجيب الى اخره كما يفعل في حلقه العلم لا وانما يجلس كانه ها على راسي الطين لا يتحرك لو تحرك تحرك الطين لا ي... كانه خشبه كانه شجره بل قد تتحرك الشجره ولا ولا يتح هذا المراد بادب السلاطين وان شاء الله لا ندخل اصلط لا نحن ولا انت <تصفيق> قال اهذبت اصحابك ادب السلاطين فقال حسن الادب في الظاهر عنوان وحسن الادب في الباطن حسن الادب في الظاهر عنوان حسن الادب في الباطن هذا هو معنى الحديث السابق اذا صلح اه على وان في الجسد مضى اذا صلحت صلح الجسد كله اذا الظاهر عنوان صلاح الباطن لماذا لكون الباطن اصلا والظاهر فرعا اذا النظر يكون باعتبار الاصل قال حسن الادب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن فالأدب مع الله حسن الصحبة معه وبإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياة كحال مجالس الملوك والمصاحبهم وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والأدب هو الدين كله يعني ما يتعلق بالبارجا لو على كيف تكون متعدبا العمل بكل أمر إيجادا وتركا والامر هنا يدخل في النهي ايجادا وطرف فالدين كله داخل في مفهوم الادب فان ستر العوره من الادب صحيح ستر العوره من الادب والوضوء وغسل الجنابه والوضوء وغسل الجنابه من من الادب والتطهر من الخبث من الادب حتى يقف بين يدي الله طاهرا ولهذا كانوا يستحبون ان يتجمل الرجل في صلاته للوقوف بين يدي ربه جل وعلا وهذا كله يعتبر من ماذا من الادب الذي ينبغي اعتماده وهو الادب مع الله عز وجل قال ابن قيم وسمعت شيخ الاسلام التيمية رحمه الله تعالى يقول امر الله بقدر زائد على ستر العوره في الصلاه يظن الظان ان ما امر الله تعالى به في الصلاه وليستر عورته فقط ويبحثون عن حدود ستر العورة். ما بين سُرَّة الى الركُبْ. هل الركُبْ داخل أَ أُ لا؟ والسُرَّ داخل أَ أُ اَ أَ اللَّهُ عزَّ وجلل ما أمر بذلك، إنما أمر بماذا؟ بأخذ الزينة، أخذ الزينة أعَّمُ من؟ أنا لا أراكم ولا أن أنت notch أخذ الزينة أعَمُّ من, من ستر العورة하죠 أخذ الزينة أعَمُّ من الزينة، من ستر العورة، قال أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ زينة وقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاته فعلق الأمر بأخذ الزين لا بسكر العورة إذن بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة ولذلك تدد بعد طالبة العلم قد يخرج إلى المسجد بثوب نومه كان يميز بين الثوبين وأما إذا أراد أن يخرج لاجتماع ونحوه أو دوام أو عمل تزين هذا من المصائف وعدم ان تعرف بالغير بما يكون في المساجد ونحوها بما يقف العبد بين يدي ربه جل وعلا اذا كان كذلك فلا بد ان يكون المقصود الاعظم هو هو الصلاه قال اذالا لان العبد يلبغي له ان يلبس ازين ثيابه واجملها للصلاه قال وكان لبعض السلف حله بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاه ويقول ربي احق من تجملت له في صلاته قال معلوم ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده لا سيما اذا وقف بين يديه فاحسن فاحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي البسه اياها ظاهرا وباطنا اذا الادب ثلاثه ان وعادب مع الله اي امتثال اوامره اجادا وتركا على وجه الكمال على وجه الكمال واما الادب وهو النوع الثاني مع الرسول صلى الله عليه وسلم فالقران مملوء به فراس الادب معه هو كمال التسليم له عليه الصلاه والسلام ولقياد لامرهم وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون ان يحمله معارضه خيال باطني يسميه معقولا او يحمله شبهه او شكا او يقدم عليه اراء الرجال وزبالات أذهانه فيوحدوا بالتحكيم والتسليم والقياد والإدعاء كما وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والقضوع والذل والإنابة والتوكل فهم توحيدان توحيد المرسل هو الله عز وجل وتوحيد المرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقد سماه في بعض المواضع من القيم بتوحيد المتابعة لا نجاه للعبد من عذاب الله الا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعه الرسول فلا يحاكم الى غيره ولا ينظ غير بحكم غيره ولا يقف تنفيذ امره وتصديق خبري على عرض على قول شيخي وامامي وزوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه لذلك قالوا ماذا ان كلما يكون من الاحاديث التي تخالف هذه المذاهب عند ارباب المذاهب المتعصبة يجعلون الميزان هو هو المذهب فما كان موافق الحديث ليس المذهب يوافق الحديث فما وافق ان حديث المذهب لا اشكال فيه وان خالف اول حرفه فيؤولونه لما ذلك لكون المذهب اصلا و لكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرعا هذا نقص في في التوحيد هذا نقص في في التخلف ان ادن له نفذه قبل خبره والا فإن طلب السلامه اعرض عن امره وخبره وفوضه اليهم والا حرفه عن مواضعه ثم تحريفه تاويلا وحملا قالوا نؤوله ونحمله فلا فلان يلقى العبد ربه بكل ذنب على الاطلاق ما قال الشرك بالله خير له من ان يلقاه بهذه الحاله يعني يجعل الحكم هو المذهب والشيخ والامام الى اخره ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم فرعا ايعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول شيخي ولذا ان سلمت له الشهاده هل الذي يكون ماذا يكون نقص في التوحيد اذا ان سلمت ولقد خاطبت يوما قول مقيم ولقد خاطبت يوما بعض اكابر هؤلاء قلت له سالتك بالله لو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين اظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطا وبخطابه اكان فرضا علينا ان نتبعه من غير ان نعرضه على راي غيره وكلامه ومذهبه ام لان نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على اراء الناس وعقولهم فقال بل كان الفرض المبادره الى الامتثال من غير التفات الى سواه فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وباي شيء نسخ لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ناخذ عنه مباشره أن نقول انتظر حتى نعرض قولك على قول فلا أم نقبله مباشرة قال لا الفرض أن نقبله مباشرة وهذا فرض أم لا فرض إذا ما الذي نسخه ليس تم ناسا قال ابن قيم فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير الاتفاة إلى سواه فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنه وبأي شيء نسخ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهثا متحيرا وما نطق بكلمة لماذا؟ لأنه على باطن ويعلم هذا ارباب التعصب يعلمون انهم على باطل لكن الله عز وجل خذلهم عينيد الميزان هو الشرع وهذا مما ينبغي ان يجعلوا طالب العلم اصلا الميزان هو هو الشرع وعينيد لا يحاكم الشرع لغيره وهذا ليس خاصا بالقوانين الوضعيه فقط وما عدا ننتهي لا حتى مع شيخي لان البعض قد يقدم قول شيخي على كل احد دون ان ينظر في حجته فما الفرق بينكم وبين غيركم أنت ما تحكمت إلى الشرع لا نكفرك لكن نقول هذا نقص هذا،, هذا نقص بمعنى أن الشرع أمرك بأن تجعل قول كل أحد ما رده إلى الحق والحق لا يعرف إلا به بالكتاب والسلم فإذن قد يصيب الشيخة وقد يخطئ كذلك فلا تقول كل ما يفعله الناس الميزان فيه ماذا ما قبله الشيخ أو رده قل لا الشيخ قد يصيب قد يخطئ اما ان ياتي بحجه واضحه بين فيقبل منه واما لا وهذا ان كان من المسائل التي لا لا خلاف فيها او لا يسوغ فيها الخلاف اما اذا سغ فيها الخلاف وتعددت وجهات النظر فلا يشفع في لا ينبغي ان تدلي باحد على على احد وان كان ثم من الذي يكون به بالدليل كتابا وسنه قال ومن الادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا اذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى وياءذن كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا باق الى يوم القيامه ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ياتي بأمر من عندي نفسه اقدمه على امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يتعلق به بالنهي قال فتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كتقدم بين يديه في حياته ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم قال مجاهد رحمه الله تعالى لا تفتاوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابو عبيده تقول العرب لا تقدم بين يدي الامام وبين يدي الاب اي لا تعجلوا بالامر والنهي دون حتى تعلم ماذا حكم الله عز وجل فإذا عرضت مسألة لا تتقدم أنت تأتي برأي من عندك دون أن يكون لك مسند شرعي فإن قلت الحكم, الحكم كذا أمرا أو نهيا حين لذن تقدمت على الشرع لماذا؟ لأنه لا حكم إلا للشرع حين لذن لابد من نظر أول في الشرع وما وما دل عليه وقال غير لا تأمر حتى يأمر ولا تنهو حتى حتى ينهى يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوع ثالث من انواع الادب هو الادب مع الخلق وهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم كما يليق به واذا اتقى الادب ومكالم الاخلاق قد يقصر بعض الناس ماذا مفهوم الاخلاق على معامله الناس وحسب تسن في وجه اخيك الى اخره نقول هذا نوع من انواع الادب قبل ذلك الادب مع الله عز وجل بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وكذلك الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم في تحكيمي وتحكيمه الشرعي وكذلك الا يتقدم بين يدينا بامر لا بين ثم ياتي النوع الثالث وهو الادب مع مع الخلق او معاملتهم مع على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم فلكل مرتبه ادب والمراتب فيها ادب خاص فمع الوالدين ادب خاص وللابي منهما ادب هو اخص به انا خاص من مطلق الوالدين ومع العالم ادب اخر ومع السلطان ادب يليق به ولهم مع الاقران ادب يليق بهم ومع الاجانب ادب غير ادبه مع اصحابي وذوي انسه ومع الضيف ادب غير ادبه مع اهل بيته ولكل حال ادب كل حال له له ادب فللاكل اداء وللشرب آداب وللركوب والدخول والخروج والسفر والاقامه واللوم آداب وللبول آداب وللكلام آداب وللسكوت والاستماع آداب وهذا كله يدل على ماذا على ان الادب متفاوت في نفسه وكذلك في في مراتبه الكلام له ادب والسكوت له له ادب ولذلك قال اهل العلم العلم ليس ليس كلام علم ليس كل كلام علم منه ماذا منه سكوت كذلك لكن بعضهم يظن أن العالم لابد أن يتكلم فيظن أن الكلام هو هو العصر هو موجب الشرع لا ليس كذلك بل قد يحسن أن يتكلم فيتكلم وقد لا يحسن أن يتكلم فيسكت فسكوته يكون علم قول من قيل العلم فليس العلم كله كلام علم منهم ماذا منهم سكوت قد يسكت في موضع لا يحصل فيه ان يتكلم عنيد اذا سكت سكت عن العلم كما وصف عمر بن العزيز رحمه الله تعالى الصحابه ان تكلم وتكلم بعلم وان سكت انما سكت عن العلم فليس العلم كله كلام ثرثه علمه منهم ما هو سكوت ومنه ما هو كلام قال وادب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقله ادبي عنوان شقاوته وبوانه قال فمسودل بخير الدنيا والاخره بمثل الادب ولا مسودل بحلمهما لمثل قله الادب نعم اول نمبر الذي بين غايه تاليف هذا المصنف لماذا الفه بين لك اولا ان حسن الادب لغايه محمود وذكر لك امثله من اقوال بعض السلف في تقديم الادب على العلم فبين اذا ما كان الامر كذلك وبلغت رتبه الادب هذه المزيه والمرتبه قال وكانت مدالكه مفصلاته خفيه بمعنى ان الادب في لفظه مجمل يحتاج الى ماذا احتاج الى تفصيل ولابد من ايقاف طالب العلم المتعلم وغيره على مفصلات الادب قال دعاني ما رايت من احتياج الطلبه اليه وعسر تكرار توقيفهم عليه اما لحياء فيمنعهم الحضور او لجفاء فيورثهم النفور الى جمع هذا المختصر لان طالب العلم قد يحجبه الحياء وقد يحجب ما ذا الجفاف اما هذا واما ذا وتقابلان قد يستحي فلا يسال وقد يكون عنده جفاف يورثه النفرة فاذا سال لا يجاب ان العالم اذا اذا سال السائل نظر فيه قد يكون عنده شيء من الجفاف فلا يستحق السؤال فلا يستحق الجواب فلا يجاب حينئذ لما كان الامر كذلك اراد ان يصنف هذا المصنف انيد ثلاث امور هي الداعية ل هذا التاليف رتبه الادب ومزيته السابقه كذلك تفصيلات الادب تكون خفيه مزيه المدارك تحتاج الى تفصيلها ثالثا احتياج الطلبه اليه وعسر تكرار توقيفهم عليه نعم ولذلك أصدق الكتاب أراد أن يبين لك ما يتعلق به شيء من المقدمة التي يذكرها العلمي أنه لابد أن يبين كيفية التصنيف أو أهم ما, ما يذكره رحمه الله تعالى بيّن لك أنه جمع هذا الكتاب مما اتفق في المسموعات أو سمعته من المشايخ السادات يعني إما أن يكون مسموعا في كتابه أخذه بسنده أو سمعه مباشرة من, من شيوقه أو مرأت به في المطالعات أو سفدته في المذاكرات وبين لك ان ما ينكروه من هذه الاقاويل التي هي منسوبه او هذه الاحكام انما تكون محذوبه الاسانيد يعني بمعنى انه يختصره لك لا ياتي لك ببيب السند انما ياتي بالمقوله مباشره وكذلك يترك شيئا من الادله اما حذف الاسانيد هل ملتزم بالكتاب كله أما الأدلة هذا في الغالب أنه لا يذكر الدليل وإنما ترك كل من أماك لا يطول على مطالعه أو يمله بمعنى أن الكتاب لو ذكر الأسانيد لصار فيه شيء من الطول ولو ذكر الأدلة لصار فيه شيء من, من الطول حينئذ الطول في كليهما مما يسببه يسبب الأقل الملل قالوا قد جمعت فيه بحمد الله تعالى من تفارق أداب هذه الأبواب ما لم أره مجموعة في كتابه أو كذلك أنه قد اجتهد رحمه الله تعالى فيه ألا يترك مسألة تتعلق به بالأدب إلا وقال فقد ذكرها ثم ذكر أنه قدم بابا مختصرا بفضل العلم والعلماء على وجه التبرك يعني مما فيه من الآيات والأحديث ليس بأقوال العلماء وإنما به في الآيات والأحديث وكذلك طلب الاختداء بما كانوا عليه لا على وجه الإطلاق أنا أكد دائما النظر فيه تراجم العلماء لا ينظر إليها استقلالاً طالب العلم مؤتدي لا لا يقرا فيعمى وانما يقرا من اجل ان ينشط نفسه ويعلي الهمه من يعمل لا ولذلك وجدت بعضهم يذكر انه يريد ان يحفر قبرا في بيته قلت له لماذا قال فلان وفلان من عمه الدين لا شك فيه قد كان يحفر في في قبر في في بيته حفره فينزل اليه يتعذ فيصعد كل يوم هذا العمل محدث وليس من الدين في شيء لماذا؟ لأن ما يتعلق به من قبور وحفرها ومواعد المقابل الأخير هذا معلوم بكماله ابتداءً وانتهاءً قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة رضا الله تعالى عنه أجمع وقد أجمعوا على أن أحدا منهم لم يفعل ذلك البد مع كونهم أئمة الدين فيما يتعلق بصلاح القلوب وأحوالها ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم للنبي صلى الله عليه وسلم انه حفر قبرا ليتعظ به ولا ابو بكر ولا عمر اخري فلما كان الامر متفقا عليه من هذه الحيثيه اذا فعله بعد زمن الصحابه يعتبر من من البداعي واما فعل بعض الائمه ذلك قلنا هذا ينظر اليه ولا يعتذر له لكن لا يجعل اسوه فانظر طالب في مثل هذه المسائل به بهذا المسائل الاخر ثم بين انه رتب الباب على الكتاب على ابوابه خمسه ويذكر تحت كل باب بعض الانواع وسماه تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم يعني جمع بين ادبين ادب يتعلق بالعالم وادب يتعلق بالمتعلم وقدم ما يتعلق بالمعلم ثم ما يتعلق بالمتعلم ولو عكسه لكان اولى لكن لعله اراد ما لا اراد ان يبين ان ثم ما هو مشترك بين المتعلم والعالم ولذلك الاداب على ثلاثه انواع ادب مشترك بين العالم والمتعلم سواء فيهما كالاخلاص والمتابعه ونحواله وادب خاص بالمعلم دون المتعلم وادب خاص بالمتعلم دون دون العالم وكذلك ادب خاص بالعالم دون المتعلم وادب خاص بالمتعلم دون دون العاب سماه تذكره السامه تذكره تفعل من الذكر وهو التذكره وشيء تقول من الذكر ان مالك رحمه الله تعالى فرق بين الذكر والذكر ودرى عليه بعض العلم الذطر يتعلق بالقلب تذكر وما كان باللسان هو هو الذكر بكسر الذال وبعضهم سوى بينهما خط السهم وهو التذكر تذكره ومتاعا للمقوي كما جاء في تذكره لهم لجهلنا يقال اجعله منك على ذكر وذكر بمعنى اي تذكر اجعله على ذكر وذكر بمعنى يعني معناه واحد اي تذكر قال الفراء الذكر ما ذكرته بلسانك واظهارك والذكر بالقلب الفراء تبع كذلك ابن مالك يقال ما زال مني على ذكره اي لم انسىه لا ونحل الابواب اللاتيه هذا الكتاب ليس مثلنا بمعنى انه لا يشرح كالمتون التي هي متون تاسيليه انما مراد به التذكره فاذا ما كان واضحا فالم نقف معه وما كان يحتاج الى تقريب وقفنا معه الباب الاول قال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وسعد بذلك خير الباديه يا ظمئ لذالك المفسر اخرى فاظن قال نعم تضط العباده فاظن هذا يعني ان العلماء الذين يخشون الله تعالى وان الذين يخشون الله تعالى خير الباديه فينتوج ان العلماء خير الباديه هذا هذا الباب الاول وما يتعلق به بفضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه والنظر فيه فضل العبادة هذا مما يعين على, على الهمة في توجه الله إلى التعبد الله عز وجل معلوم في إجماع العلم أن العلم علم عبادة في فضل العلم وراد بالعلم هنا العلم المحمود شرع يعني علم الكتاب هو السنة وكلما جاء لغض العلم ورتب عليه السواء في الدنيا أو في الآخرة فالمراد به علم الشريعة علم الكتاب والسنة وأما العلوم الأخرى من العلوم الدنيوية في الطب ونحوها هذه ليست مذمومة شرعة إلا ما قد يكون اقترر به شيء يوجب التحريم نحو ذلك أما هي في الآصل هي إما مباحة أو فرض كفاية عن كلاب بين أهل علم لكن كلما جاء لفظ العلم في الشرعة فإنما يكون المحمود هو ما كان متعلقا بعلم الشريعة ونحن فحسب هذا الذي دلعت عليه النصوص قال المقيم العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفات والآيات التي ذكرها المصلب رحمه الله تعالى تدور حول هذا المعنى قال ابن حجر رحمه الله تعالى والمراض بالعلم العلم الشرعي العلم الشرع يعني نسبة إلهي للشرع الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلفين من امره دينه في عباداته ومعاملاته والعلم بالله وصفاته وما يجب على وما يجب من القيام بأمره وتنزيحه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه هذا هو العلم الممدوح شرعا وكتابه والسنه بإظهار وهو الذي وردت الادله ببيان فضله واما قول من يقول من المعاصرين بان العلم جاء مطلقا في الشرع تقول انت مسبوخ ب مفاهيم السلف فلم يفهموا من الايات الداله على العلم الشرعي على ان المراد بلفظ العلم في النصوص الا العلم الشرعي على فهم السلف اهم حجه في ذلك ان اذا نحتاج الى الى قرينه ليس ثم ثم قرينه ثانيا اهل العلم الذين وردت الادله ببيان فضلهم وعلو منزلتهم فهم الحاملون لهذا العلم الشريف فقد دون دون غيره فالعلم هو علم الشرع والعلماء المحمودون هم الذين حملوا هذا العلم اذا لابد من الجمع بين بين الامرين فما لا يكفي الحمل فلا بد من العمل بما دل عليه هذا العلم في انفسهم وفي الناس كذلك بنشره وتبليغه قد وردت الادله بذم من علم ولم يعمل بل لا يسمى عالما حتى يعمل به بعلمه كما قال الله تعالى كبر مقتًا عند الله ان تقول ما لا ما لا تفعلون والعلم اذا قال قولا ولم يقرنه بعمل فاين اذا دخل في مفهوم الايه عظمه مقتًا عند الله تعالى ان تقول ما لا ما لا تفعلون فدل النص على مدح العلماء العاملين بعلمه وان من لم يعمل بعلمي فهو من اهل الدم لا من اهل الفضل طب لهذا ان الاصله في العلم الشرعي انه لا يكون محمودا الا اذا قرنه عالمه بماذا بعلمي بل قال السلف قال السلف لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه فاذا عمل بعلمه حينئذ صار عالما لان العلم ليس محصورا في المسائل والادله فحسب ولذلك إذا وقفت على هذا عرفت ما أحدثه الناس في هذه الأزمان المتأخرة حصروا العلم في ماذا؟ في المساحن والأدلة فقط خلال عالم لماذا؟ لأنه يحفظ ويحفظ ويحفظ فوقفوا عند هذا المحاق حينيذ وقعوا فيه ما؟ وقعوا فيه قال شخص الإسلام من رحمه الله تعالى ومن المستقر في أذهال المسلمين أن ورثت الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوه الى الله والرسول فهؤلاء اتباع الرسول حقا اما الذي يعلم ولا يعمل ولا يدعو فليس من اتباع الرسول حقا قال وهم بمنزله الطائفه الطيبه من الارض التي زكت فقبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير فزكت في نفسها وزك الناس بها وهؤلاء هم هم الذين جمعوا بين البصيره في الدين والقوه على الدعوه ولذلك كانوا ورثه الانبياء انبياء علماء ويعملون وكذلك هم دعاه ولذلك كل عالم داعيه وكل داعيه عالم هذا العصر وام ما شاع عند المتاخرين المعاصرين بان ثم فرقا بين النوعين هذا غلط على الدين كيف يكون عالما ولا يكون داعيه ويكون داعيه ولا يكون عالما نعم العلم يتبعض ويتجزى قد يدعو الى ما يعلم وهو عالم بما دعا اليه فكيف يقال هذا داعيه وليس بعالم هذا من الامور التي احدثها الناس وانما لا يجوز له ان يتكلم ويدعو الا اذا علم اذا العلم يتبعض ويتجزى فلا يتكلم الا بما علم فاذا علم وجبت عليه الدعوه الى الله عز وجل فهو متلازمان فهما متلازمان قال والقوه على الدعوه ولذلك كانوا ورثه الانبياء الذين قال الله فيهم ذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اول الائد والابصار قال فالائد القوه في امر الله والابصار البصائر في دين الله فالبصفه بالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوه يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوه اليه قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات العلم وسيله من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي العلم وسيله وسيله الى ماذا الى العمل فان لم يكن عمل فالوسيله ما فائدتها لا شيء والعلم وسيله من الوسائل ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي وانما هو وسيله للعمل وكل ما ورد في فضل العلم فانما هو ثابت للعلم من جهته ما هو مكلف بالعمل به بمعنى ان الفضل لا يثبت بمجرد العلم بل لا بد ان ياتي به بالنتيجه وهي العمل بالعلم هذا اذا جعلته اصلا معك الهذين تولث النفس ماذا الهمه في العمل كما تولث الهمه في في العلم ولذلك من الماخذ على الطلاب ونحن لا لا تستثقلون هذه الكلمه لان ندرس هذا من اجل التصحيح فقد تجد همة عند طالب العلم فيما يحفظ لكن قد لا تجد همة عنده في العمل بالعلم هذا خلل كبير لابد أن تكون الهمة عندك في العمل أكبر وأعظم من الهمة فيما هذا في الحفظ ولذا قد ينشط فيحفظ لكن اعمل حينئذ بقي يحتاج إلى من يدفعه هذا سببه الخلل في المنهجية الأولى وهي صلاح القلب يقدم صلاح القلب ويتأدى بأدم الشرع فيصلح قلبه ثم بعد ذلك يحتاج إلى النظر فيما يتعلق به محفوظات قال الشاطبي كذلك العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جارياً مع هواه كيفما كان بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه الحامل له على قوانينه طوعا او كرها هذا المراد بالعلم وهو الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى هذه المقدمه ليبين لك ان تم ادله تدل على فضل العلم وفضل اهل العلم فالمراد بالعلم هو العلم الشرعي والمراد بالعلماء الذين جاء النص باثبات الفضل لهم الذين جمعوا بين العلم والعمل اما العلم غير الشرعي فليس مرادا معنا واما العالم الذي لا يعمل بعلمه وطالب العلم الذي لا يعمل بعلمه فليس داخلا معنا بهذا القيد تمه لما لما سياتي ثم اورد بعض النصوص الدال على على ذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات ثم اورد علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما العلماء فوق المؤمنين 100 درجه وفي روايه ب 700 درجه ما بين الدرجتين 100 عام هذا لم يثبت عن العباس رضي الله تعالى عنه هذه الاه يبوب بها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحيه في اول كتاب العلم قال باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل ربي زدني علما والایه الثانيه اجمع قالوا التفسير على انها تدل على فضل العلم حيث ان الله تعالى لم يؤمن نبيه صلى الله عليه وسلم الزياده من شيء الا من العلم هذا دل على على فضله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله يرفع الله الذين امنوا منكم الذين وهبوا العلم درجات لبيان تفسيرها يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم هذا لبيان منزله العلم قال ورفع الدرجات تدل على على الفضل اذا لماذا رفعهم <تصفيق> كل منهم مؤمن مسلم ورفع بعضهم على بعض درجات ووصفوا بماذا بالعلم فدل على فضل العلم قال ورفع الدرجات تدل على الفضل ان المراد به كثره الثواب وبها ترتفع الدرجات ورفعها تشمل المعنويه في الدنيا بعلو المنزله وحسن الصيت والحسيه في الاخره بعلو المنزله في في الجنه يعني يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ما المراد بالدرجات درجات في الدنيا ودرجاتهم في في الاخره درجات الاخره اللفظ يبقى على حقيقته يعني لا يؤول بالمعنى اللي صار تاويلا او تحريفا واما في الدنيا الاطلاق اللفظ يشمل حينئذ الرفعه في الدنيا والاخر لانه ما قيدها لذلك النص جاء مطلقا يرفع الله الذين آمن والذين أوتوا العلم درجاته والله بما تعملون خبير أطلق هنا فالرفعة في الدنيا والرفعة فيه في الآخر لكن رفعة الدنيا معنوية فتكون بماذا؟ بالثناء وحسن الصيت ونحو ذلك وعلو المنزل على, على الناس إذ كل جاهل إذا جلس مع عالم شعر بأنه أدنى منه والعالم أرفع منه هذا معنى الدرجة هنا يكون فيه علو وفي سفل فنيل نقول العلم يرفع المتعلم في الدنيا بهذا المعنى لكن لا يسعى اليه اذا قيل بان الثناء وبان حسن الصيد هو الذي يكون درجه في الدنيا ليس معنى ذلك ان يسعى اليه المتعلم وانما هذا يقع تبعا بمعنى انت علم بصدق مع الله عز وجل وا صار عاملا بعلمه لزم من ذلك ان يقع الثنا يقول من فعل الله عز وجل لا من فعلك انت انتبه اذا رتب عمل يتعلق بالناس فالمراد به انه يقع قدرا وليس المراد انك مكلف به بالبحث عنه بل البحث عنه من علامه سوء النيه وليس من علامه الاخلاص به بطلب العلم اذ يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات وكذلك قوله رب زدني علما واضح الدلاله في بطل العلم لان الله تعالى لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الزياده من شيء الا من العلم فدل ذلك على على رفعه درجه العلم في بالشرع ثم اورد قوله جل وعلا ولو قدمها على هذه لتفاقها العلم على الله اعلم ايه فيه بفضل العلم وهي قوله جل وعلا شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واول العلم قائما بالشه الايه قال المصنف بدا بنفسه وثن بما لائكته وثلث باهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلاله ونبلا يعني استدل بماذا بالاقتراء هذا وجه لكنه ليس هو الاصل الاصل في اثبات فضل اول العلم باتصافهم بالعلم لان الله تعالى اشهدهم على اعظم مشهود به وتوحيده وهو تعيد الله عليه فاشهاد الله تعالى لاول العلم اعظم من مجرد الاقتران فلا يدل على امرين الاشهاد وهو الاصل والاقتران وهذا جاء من حيث من حيث الفرع لذلك قال المقيم رحمه الله تعالى استشهد سبحانه باول العلم على اجل مشروط عليه وهو توحيد وذكر الايه ثم قال هذه تدل على فضل علم ال من وجوه احدها استشهادهم دون غيرهم من البشر ما ذكر احد البت انما ذكر ماذا ذكر اهل العلم فدل ذلك على انهم اشرف الخلق بعد الانبياء المرسلين الثاني اقتران شهادتهم بشهادتي والثالث اقترانها بشهاده الملائكه والرابع ان في ضمن هذا تزكيه وتعديل لان الشاهد والشهود الشرعي لابد ان يكون ماذا لابد ان يكون عدولا اما من لم يكن عادلا فلا يصح ان يستشهد به البت دل ذلك على ان هذا النص فيه تزكيه لهم وفيه تعديل لهم فان الله لا يستفيد من خلقه الا العدول ومنه الاثر المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وتحالم الطين وتاويل الجاهل قال الخامس انه وصفهم بكونهم اول العلم وهذا يدل على اختصاصهم به وانهم اهله واصحابه ليس من السائل له اهل العلم يعني اصحاب العلم هذا يدل على انهم لازموا العلم ولازموا العلم السادس انه سبحانه استشهد بنفسه وهو اجل الشاهد ثم بخيال خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا ووشرفا ثم قال وقال تعالى قل هل يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يساوي عذلك استفهام هنا لليل الانكار يعني لا يساوي العالم والجاهل وهنا حذف المفعول لأنه لا يحتاج إلى إلى مفعول قال هل يستوي الذين يعلمون يعلمون ماذا؟ علم الآصل أنه يتعدى فما ذكر هنا المفعول به وهذا مما يمثل به البلاغ بماذا؟ يمثلون له الذي المتعدي الذي جعل قاصرا يعني هنا ليس عندنا مفعول حذف لماذا؟ لأنه قصد الإخبار عن العلم ولم يقصد به النظر إلى المعلوم فعنيد ان هنا جعل المتعدي كالقاص او يشي تقول نزل المتعدي منزلة القاص وقد قال العكس يعني ياتي القاصد فيعدى عنيد لا نحتاج الى الى مفعول به قال قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال ابن القيم لا يستوي هذا قال ابن القيم سبحانه سبحانه نفى التسويه بين اهله وبين غيره يعني لا يستويان كما نفا التسويه بين اصحاب الجنه واصحاب النار فقال تعالى لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه وهذا يدل على غايه فضلهم وشرفهم ثم ذكر قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا توجيه للعامة المسلمين من لم يعلم ما واجبه شرعي ان يسال من يعلم هذا لا اصل فيه يعني اما عالم واما اا واما جاهل بهذا نقول ليس عندنا بالشريعه مفكر اسلامي ليس عندنا بالشريعه اما عالم واما جاهل كنت عالما بالشرع فقل عالم لا تقل مفكر كذلك لان التفكير هذا لا ينسب للشرع ولذلك من الخطا ان يرجع الفكر الاسلامي لا لا لا يرجع للشرع فكر اسلام اسلام ليس فيه فكر شرع وحي منزل من السماء افعل ولا تفعل فكر معناه ماذا ان لك تتامل وتتدبر وما خرج بين اذن والاسلام قل لا ولذلك وقع ما ما وقع به الناس اذا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاسالوا في باب المعتقد وفي غيره قالوا وما وكذلك قول تعالى وما يعقلها الا العالمون هذا بعد قولي وتلك الامثال المضربه للناس ما يعقلها الا العالمون وقال تعالى بل هو ايات بل هو اي القران ايات بينات لصدور الذين هم اهل العلم فقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء هم اهل خشيه الله تعالى لانهم جمعوا بين العلم والعمل من العلم ما يتعلق بذات الباري جل وعلا باسماءه وصفاته وهذه تولد الخشيه ولا ولا شك فالعلماء هم اهل الخشيه لله عز وجل لان قلوبهم تجتمع على خوف مقرون بالعلم ولذلك ايهما خاص الفوقى من الخشيه خشية أخص من من الخوف؟ خوفه الفزع والذعو ولكن قد لا يكون عن علمه لذلك قد يتصب به عامة المسلمين لكن الخشية من خصائص العلماء بمعنى أنها قرر يقول إن خوف مكرون بعلم وقال تعالى أولئك هم خير البري يعني أهل خشية إلى قوله ذلك لمن خشية ربه قال المصنف اختبط الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وَأَنَّ الَّذِينَ يَقْشَوْنَ اللَّهَ تَعَالَى هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أي نتجمع ذا أن العلماء هم خير البرية يعني الذين نجمع بين العلم والعمل هذا ما يتعلق بالآيات التي فيها فضل للعلم وبيان منزلة العلماء بالقيد السابق فضل العلم أي الشرعي وفضل العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل ليس مطلق العلم فمن حفظ ولم يعمل ليس بلاقل به في النصوص انتبه نعم ما ذكر بعد ما ذكر شيئا يتعلق به بالايال الكرامين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بحمل العلم واهله وذكر الا حديث ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو موضوع المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتاخره واظهر ما قدمه رحمه الله تعالى و حديث لمعاويه رضي الله حديث معاويه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضر من خالفهم حتى ياتي امر الله من يريد الله به خيرا مفقهه في الدين هذا يدل على ان الفقه في الدين من علامه اراده الله عز وجل الخير للعبد ومفهومه ومفهوم مخالفه بالعكس ان من لم يتفقه في الدين لم يريد الله عز وجل به خيرا والمراد بالخير هنا كمال وأما أصل الخير هذا قد يوجد فيما يتعلق بمن هو ليس من من أهل العلمي قال ابن القيم الحديث هذا يدل على أن من لم يفقه في دينه لم يريد به خيرا يعني بالمفهوم المخالفة كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل وأما إذا أريد به مجرد العلمي يعني المسائل والادله فلا يدل على ان من فقهها في الدين فقد اريد به خيرا واضح هذا من يريد الله به خيرا لفقيه في الدين إذن اذا اذا تفقه في الدين اراد الله تعالى به به خيرا ولا شك اذا اذا اراد الله عز وجل بالعابد خيرا يسر له الامور فكان ثم رضا منه جل وعلا عليه في الدنيا والاخره لكن كما ذكرنا سابقا ان ما جاء الفضل في الكتاب والسنه المراد به العلم المستلزم بالعمل فاذا كان كذلك فمن تفقه ولم يعمل لا يدل على ان الله تعالى قد اراد به خيرا لماذا لانه جعل ثما انفكاكا بين العلم والعمل وتم تلازم بينهما في في الشرع اذا ثما ما ذكره رحمه الله تعالى فلا واما اذا اريد به مجرد العلم فلا يدل على ان من فقهها في الدين فقد اريد به خيرا فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل اهله وان تفقه العبد في دينه من علامات اراده الله تعالى خيرا به ودل بمفهومه على ان من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير وهذا ما اشار اليه مقيم رحمه الله تعالى كذلك دل الحديث على ان العلم لا يكون بالاكتساب فقط يعني لا يكون ببذل السبب وقلنا فيما سبق فيما قدمناه ان العلم من قبيل هدايه التوفيق اذا انت تعمل وتاخذ بالاسباب ثم الذي يترتب على الاسباب وهو المسببات يكون بيد الله عز وجل ولذلك قال ماذا قال يتفقه في الدين اذا ياخذ ماذا ياخذ بالاسباب والتعلم هذا أخذ بالأسباب أما العلم والفقه هذا ما رده إلى الله عز وجل ولذلك قال والله يعطي يعني الذي يعطي العلمه هو الله عز وجل قال وإنما أنا قاسم يعني تسمع مني كما يقسم بين الأرزاق في الأمور الحسية كذلك وللعلم مبلغ عليه الصلاة والسلام والله يعطي أن يرزق الفقه لمن يشاء فليس كل ما بلغه شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار, صار فقيها ثم ذكر حديثا بالدرداو اخذ منه لوظه عن صلى الله عليه وسلم انه قال علما غرضه الانبياء فعرفنا ان غرضه الانبياء ان الله تعالى قد اختارهم الصفاء الله اعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا وحسبك قال مصلي وحسبك بهذه الدرجه مجدا وفخرا وبهذه الرتبه شرفا وذكره وكما لا ركبه فوق ركبه النبوة فلا شرف فوق شرف والد تلك الركبه ثم ذكر حديث انه ذكر عنده رجلان لاخره وهذا راوي التلميذ وغيره لا يصح وذكر كذلك حذيفه بالدردال مشهور قال من سلك طريقا يضرب فيه علما سلك به طريقا من طرق الجن قال من سلك من سلك طريقا اي طريق قل اي طريق لانه جاء ذكر بالسياق الشط من سلكه من سلك من شطيط فتعب ولذلك نقول مثل هذه الفضائل قد تصدق على بعض العوام ولو اتصل يسال اهل العلم فينالوا من الحظ بحسب سعيه في طلب العلم بمعنى ان هذه الفضائل ليست ليست لمن فرغ نفسه لطلب العلم بل كل من طلب ما وجب عليه هين لذ له بحسبه من من العلم والحديث هذا حديث بالدردامه مشهور خرج ال اربع للمسائي وشنقه حسن والراجل رحمه الله تعالى الفا والمؤلف المستقل به بشرحه ثم قال وان الملائكه لا تضع جناحتها لطالب العلم رضى الله عنه وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتاء في جوف الماء فان فضل العالم على العابد كفضل القمر لليله البدر على سائر الكواكب وان العلماء وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا ولا درهما الى اخره ثم قال اراد ان يبين معنى وضع الملائكه اجنحتها للعلماء اختلف العلم فيه في ذلك المعنى قال واعلم انه لا رتبتها فوق رتبتي من تشتغل الملائكه وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له اجنحتها ثم علل او ذكر عله هي شيء من النظر وهي قوله انه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح او من يضل صلاحه فكيف بدعاء الملائكه هذا تضمن مسالتين اولا ان الملائكه افضل من صالح البشر ومعلوم المساله الخلافيه فيها بين بين علم الصالح ان صالح البشر افضل من الملائكه في الدنيا كما قرر ذلك بعض اهل العلم وكلامه ينتظم ان العكس هو, هو اوصى وقوله انه لا ينافس في دعاء الرجل الصالح على ذلك ليس له ليس له دليل البتة بل كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى انه لم يعهد لم يعهد من الصحابه رضي الله تعالى عنهم الكبار كبار الصحابه كابن بكر وعمر وعثمان وعلي انهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم لم ينقل حرف واحد البت وانما سانس بعضهم بما نقل عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لعمر لا تنسن يا اخيا من من الدعاء والحواله فعممه وهنا يقع خلط في مسائل ترد في الشرح وهي انه يرد الشيء خاصا فيعمم لحينئذ يقول هذا مخالف للشارع فننظر الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع سائر الصحابه وكذلك ما كان بين الصحابه بعضهم ببعض هل كان طلب الدعاء مشهورا كما هو مشهور الان بين الناس الجواب لا اذا كان ابو بكر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال لعمر من باب اولى واحرى اذا كان عثمان لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له فعدم سؤال غيره من باب أولاه حي لذي لم يكن معهودا وإنما عهد عن بعض النساء أو بعض الصحابة الأعراب أو نحوه فدل ذلك على أن هذا الأصل لا ليس بأصيل وإنما إن كان تم متأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول العمر لا تنسى لا يخي من دعائك نحو ذلك فليفعلوا مرة واحدة ثم يكف لسانه عن سؤال الدعاء للناس إذن النظر في فيما ذكره المصلفون ليتنافسوا لا لا ينبغي أن يسأل فضلاً عن يتنافس إنما الدعاء عبادة حينئذ لا ينبغي أن يجعل واسطة بينه وبين الله عز وجل أنت تدعو بأن الله تعالى يعلمك بأن الله تعالى يرضى عن كده إلى خليه ثم قال وقد اختلف في معنى وضع أجنحتها فذكر معنى إلى المزول عنده وقيل الحضور معه وقيل التوقير والتعظيم له هذه المعاني كلها صحيحه ولا باس بحمل اللوضي عليها وقيل معناه تحمله عليها فتعين على بلوغ مقصده لكن النص ليس فيه ماذا انها تحمله انما فيه الوضع والوضع يفسر بالمعاني ثلاثه السابعه اما الحمل فيحتاج الى قنينه اخرى بمعنى انه يكون ثم شيء حسي ثم ذكر العدله في الهامي حيوانات الاستغفار للعالم قال لان العالم انما يبين للناس ما يحل وما يحرم وكذلك يوصون بالاحسان اليها او نفي الضرر عنها يعني ثم احسان من العالم الى الحيوانات فكان موجب ذلك ماذا ان تستغفر الحيوانات لهم فجميع ما يصل اليها من الاحسان هو بسبب العلم وهذا هو العله التي ذكرها ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامه مداد العلماء لاخره وهذا الحديث لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من عله هي مبنيه على حديث ضعيف والاحاديث الضعيفه الصواب انه مطلقا لا يعمل بها لا فرق بين عقيده وبين فقه وبين فضائل الاعمال لانك اذا عملت بحديث وجب عليك ان تعتقد انه شرع لقد اشترط للعمل بالحديث الضعيف الا أن يعتقد انه شرع وهذا تناقض اذا لماذا اعمل به ان اقرب الى الله عز وجل بماذا بما شرعه بما هو وحي واذا كان يشترط في العمل بالحديث الضعيف ان اعتقد انه ليس بسنه اذا ما الفائده من العمل به ثم هذا على توسعه في مفهوم الحديث الضعيف والعمل به وانما مراد من فصل من الاوائل اراد بيان فضيله هذه الفضيله أساسها ثبتاً في الشرع كما جاء في الحديث دل على ثبوت سنية صلاة الضحة وجاء حديث آخر فيه فضيلة صلاة الضحة حين يد لا بأس أن يعمل بصلاة الضحة ثابتة أصلاً مع مراعاة الحديث الضعيف الذي فيه فضل هذا الذي أراده الأوائل أما أصل العبادة فلا تثبت إلا بحديث صحيح ففضل بين إثبات عبادة بحديث ضعيف وحديث وبين اثبات فضل عباده ثبتت هذه العباده بحديث صحيح فرق بين بين المسالتين ثم ذكر حديث الثالثه او الذي يليه ما عبد الله بشيء افضل من فقيه في دينه ولا فقيه واحد الى اخره هذا الحديث لا يصح المحفوظ لله من قول الزهري رحم الله تعالى كذلك قوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يعني من كل جيل اعدله عدل الناس فيه ينفون عنه تحريف الغالين اهل الغلو والتحال المبطلين يعني ما ينسبه الباطن الى الشريعه وتاويل الجاهلين وهذا الحديث كذلك روي من وجوه عديده لكن لا, لا يثبت الا مرسلا عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذري كما صحه الامام احمد مرسله وكذلك حديث يشفع يوم القيامه ثلاثه انبي ثلاثه الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء فراجه النماجة وغيره وهو موضوع علم والحديث الوالدة في شفاعة العلماء كلها ضعيفة علماء يشفعون إنما يدخلون في الظلم لماذا؟ أن من المؤمنين من يشفع شفاعة المؤمنين على جهة العموم ثابتة لكن الحديث الوالدة بتخصص العلماء كلها ضعيفة ثم الحديث التي ذكرها بقوله نعم وروية العلماء يوم القيام على منابل بالنور وما بعده إلى آخر الحديث كلها حديث موضوع لا تصح عن نبي صلى الله عليه وسلم والأولى عدم ذكر هذه في مثل هذه الأولى موافق انما اكتفى بما جاء في كتابي وهو كله صحيح ثابت وما جاء فيه سنه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحه ثم ذكر اقوالا للعلماء تؤكد وتدل على فضل العلم نعم والغني هو إتامه قليلا والمهارته ان كان واقعا وعن إنك أرفع منازلين الله نزيرة من دين بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء وقال أيضا لم يعطى أحدهم في <تصفيق> الدنيا شيئا أقضى من النبوة وما بعد النبوة شيئا أقضى من العلم والفقه فقيل عملا لوذلك من اثار السلف ذكر 16 اثرا من خمسه من الصحابه وكلها لا تثبت انما هي ضعيف ومعانيها واضحه بينه عندما نشير الى قول سفيان بن عيين ارفع الناس عند الله منزله ما من كان بين الله وبين عباده يعني واسطه في البلاغ والبيانه اذ الواسطه واسطتا واسطه اثباتها كفر وشرك وواسطه نفيها اثبات كفر ورد والواسطه التي هي شرك الواسطه بين العبد وبين خالقه وهي التي قال الله عز وجل فيها حكايه عن المشركين ما نعبدهم الا يقربونا الى الله ذلفا هذه واسطه فواسطات صوربت لها انواع من نوع من العبادات هذه واسطه شركيه اثباتها كفر وشرك وواسطه بين العباد وبين الخالق جل وعلا في تبليغ دينه وشرعه وهم الانبياء والمرسلون نفيها كفر وردة عن الاسلام هذا الذي علاه سفير رحمه الله تعالى ثم ذكر بعدما ذكر من هذه الاثاث قال وقد ظهر بما ذكرناه ان الاشتغال بالعلم لله هذا قيد بأن يكون ماذا؟ بأن يكون لله لأن العلم عبادة وكل عبادة لا تصح إلا بالإخلاص فنبود منه في تحقق كونه عبادة ونبود منه في تحقق كونه مثابا عليه قال ثبت أن العلم أضل من نوافل العبادات وهذا عليه جمهور العلم البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك وهذا كما ذكرنا إنما يتوجه عند التعارض إذا تعارض عند العبدين صلاة ليل ومذاكرة حين إذن قدم أما أن يكون مسلكا مضطردا في حياته قل لا ليس هذا الأمر بل لابد أن يجمع بين التعبد لله عز وجل لأنه ثبرة العلم فيعمل فأما إذا تعارض في ليلة أو ليلتين ونحوها بين صيام وبين قيام نحو ذلك تعارض بين العلم والتعبد قدم العلم واما اذا لم يكن ثم تعارض فلا اصل فيه العمل وذكر سته اوجه قال لان نفع العلم يعم صاحبه والناس والنوافل البدنيه مقصور على صاحبه يعني العلم نفعه متعدد وصلاه الليل نفعها قاص والمتعدى افضل من القاص هذا الوجه الاول ولان العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر اليه وتتوقف عليه ولا يتوقف هو اي العلم عليها يعني كل عباده لا تصح الا الا بعلمه وذكر ابن قيم في افتتاح دار السعاده ان من اعظم ما يدل على فضل العلم انه مصححه للعبادات لانك تاتي عند التفصيل في كل عباده كل لابد لها من شرطين الاخلاص والمتابعه وما هو الاخلاص ما ضابط الاخلاص ما عوائق الاخلاص مريه بس مع كيف تعرف بين هذا وذا كيف تفرق بالعلم اذا لن يثبت الاخلاص الا الا بالعلم ثم المتابعه ايقاع العباده ظاهرا وباطنا كما وقعها النبي صلى الله عليه وسلم هل ثم سبيل غير العلم لا اذا لا تصح العباده الا بالاخلاص ولا يصح الاخلاص يميز الاخلاص عن غيره الا العلم وكذلك لا تصح العباده الا بالمتابعه ولا يمكن ان تقع المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم الا الا بالعلم فدل ذلك على شرف العلم قال ولان العلماء ورثه الانبياء عليهم الصلاه والتسليم وليس ذلك للمتعبدين قال بل العلماء ورثه الانبياء ما قال المتعبد كذلك وهذا يدل على قول لعلم على على غير ولان طاعه العالم واجبه على غيره فيه عليه يعني في العلم كما قال تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فاذا سال العامي وجب عليه ان يطيع العالم كذلك قول تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهم العلماء قال ولان العلم يبقى اثره بعد موتي صاحبه وغير من النوافل تنقطع بموت صاحبها يعني في الجمله ليس يعني غالبا ليس تنقطع مطلقا ولذلك جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث صدقه جارية يعني بعد موته اذا ما قطعها ينافله وعلم ينتفع به ولد صالح يدعو له قال ولان في بقاء العلم احياء الشريعه وحفظ معالم الدين هذه سته اوجه تدل على ان الاشتغال بالعلم مقدم على الاشتغال بنوافل العبادات عند التعارض وان لم يكن ثم تعارض حين الاصر والجمع ولا ينبغي ان يجعل ترك النوافل هو ديدن طالب العلم احتجاجا بما اثر عن عن السلف بل السلف قالوا ما قالوه ثم انظر في حياتهم ومترادبهم تجد انهم من اعبد الناس شافعي وغيره قالوا تلك المقوله ولم يعنوا بها ماذا ترك العبادات والتعبد لله عز وجل نقول السلام قصوا واعدنا من تعلم علماً لغير الله والآلبيه وغير رجل تهي فليتبوه علم من النار وغير تبه وعلم ورؤية من تعلم علماً فيما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إذا يصيب به عرض من الدنيا لم يجد عفل جنة يوم القيام أخرج به دور وعن أبي مريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ماسي يقضي عليه يوماً في قول دعنا علمه علمه وقرا القران فؤتي به فعرفه من عنا فعرفه قال فما من اثيرا قالت علمت فيك العلم وعلمت وطا فيك القران قال اذ ذاك دعنت لقاء عامد وقاء لي قال قال طالب فقدت ثم امي رضي فسقط على وجهه حتى تلقي في الماء اخرجه مسلم للسالك وعن حمادي لسلقه لانطلب او الله تعالى جل جلاله لا تجعل بيني وبينك عليا من سكون في صوتك بيشكل عن عبادتي ولذلك المطاعف الصغار وليجي على ذاته قال رحمه الله فاصل اراده ان يبين ان طلب العلم او فضائل العلم انما تثبت ب بشرطين الاول ان يكون العلم هو علم الشرع كتاب والسنه كما بيننا ذلك في المقدمه وثانيا ان يكون الحامل له على طلب العلم هو ابتغاء وجه الله عز وجل اذا علم شريعه علم الكتاب والسنه وثانيا ان يكون الحامل له على الطالب والسعي في العلم الشرعي هو ماذا وطلبوا ما عند الله عز وجل فان كان ثم غرض اخر او مفسد للنيه مفسد للنيه كما قال هنا لا من طلبه بسوء نيه او قبح طويه او الاغراض الدنيويه من جاه او مال او او مكثره الاتباع واو كلها كل ذلك يعتبر من المفاسد التي لن يسلم العبد الا بالنظر في نيته وسياتي بحث فيما يتعلق ماذا يلمي طالب العلم ثم ذكر احاديث وفي بعضها ضعفه كما بالحديث الذي ذكره أولا من طلب العلم يماري به السفهاء ويكاثر به العلماء إلى خيره الحديث في راج التلميذي وفيه ضعفه وكذلك الحديث الآخر من تعلم علما لغير الله وراد به غير وجه الله أراد به غير وجه الله فليتبوى مقعدا من النار وفي راجع التلميذي والحديث كذلك فيه في ضعفه المعلى الصحيح الحديث الأول والثاني وإن كان ضعيفا لأن معلاهم صحيح ورؤية من تعلم علما مما يكتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عارضا من الدنيا لم يجد عارف الجنه يوم القيامه عارض يعني الرايحه وهذا من احاديث الوعيد اذر على ظاهرها الله علمه بذلك الحال والحديث حسن وقول المصنف هنا ضريه هذا جر على حذف الراوي وابهامه وليس المراد به التضعيف ثم ذكر حديث أبي هرير رضي الله تعالى عنه مذراه مسلم أن إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وذكر الثلاثة وفيه رجل تعلم العلم وعلمه تعلم وعلمه إذن هذا أدب يتعلق بالعالم والمتعلم إذ كل منهما فسدت نيته تعلم العلم من أجل أن يقال عالم وكذلك علم من أجل أن يقال عالم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن وقرأت القرآن يعني حفظ القرآن قال كذبت ولكن تعلمت لي قال عالم وقرأت لي قال قارم فقد خيل إذا حصل ماذا حصلت البوية وهذا يدب على أن لو فسدت النية قد يبتلى العبد امتحانا من الله عز وجل وبلاء بحصول مقصود فيريد ما لا يريد ان يتعلم من اجل ان يقال عالم فيتمكن فيقال عالم لكنه ما اراد به وجه الله عز وجل اذ نقيه ثم امر به فسحب على وجهه العقوبه هنا من جنس العمل لما لم يرد بهذا العلم وجه الله سحب به على على وجهه حتى القى فيه في النار ثم ذكر اثر حماد وبش من اخره ولكن في قوله فيصدك بي بسكره لصه عندكم بشك قلا لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا شهوات او شبهات فيصدك بي بسكره وهو زوال العقل حكم لا لا حقيقه فيصدك بسكره عن محبه اولئك قطاع طريق عن العباد يعني يسرب الناس اديانهم اذاني اثران ووضعهم من الى العلم على كل اراده بهذا الفصل ان يبين ان العلم الشرعي انما يكون بعلم الشريعه الكتاب والسنه وان يكون الحامل على العلم والتعليم هو اراده ما عند الله عز وجل وهذا ما يتعلق به المقدمه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وياتي فيه الباب الثاني الاداب المتعلقه به هو ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين